في سورة الشوراء عوز بالله من الشرطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم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 ولولا كلمه سبقت من ربك الى جلم مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وأمرت امرت بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم قال ح م ع س ق يعني هذه الحروف الحروف حروفكم حروفكم ما جينا بهذا الكلام كلام ما تعرفه هذا يعني من الحروف التي انتم أنتم حتى عدم الحاجة ملاحظه أن نحن يقول بهذا الحروف النبي ما كان بيتعلم ما بلا كان يعني هو بيتكلم عربي لكن ما كان بيتكلم يعني ما هو عربي يقول حرف ها وجيم يعني ولام وميم وعين وسين وقاف ما تعلم كيف يعني يعرف هذا الحروف والتعلم هناك كان نادر قالوا كان يعني يعد على اذهاب على اليد هذا كان يسترى يتعلم يعرف الحروف والكتابة حرف الجيم حرف الذي يكتب يعد على فاق اليد في زمن الرسول فكيف درا يقول حاء وسين وعين وكاف وحاميم و... يعني هذا شيء يعني من الله وايضا من كلامكم ليش ما تجيب مثله وعده تفاسير هنا قال كذلك يوحى اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هكذا قال يوحى يوحى اليك يوحى اليك وإلى الذين من قبلك ذي اليك إليك ذي أوحاه إلى الأنبياء السابقين من قبلك من الله الله العزيز الحكيم. يعني كان مثل ذلك الوحي أو يعني قدر مثل مثل هذا مثل ما يقول بعض هذا الكتاب يوحى إليك. ولا مثل بهذا الشريعة يعني يوحى إليك وإلذين من قبلك الله يعني مثل هذا هذا <تصفيق> الكتاب تمام ولا مثل هذا الكتاب يعني يفهم السياق بس مثل هذا الكتاب أو يوحى إليك من قبلك الله العزيز الحكيم يعني الله هذه يوحى إليك مثل هذا الأمر ويوحي الى الأنبياء السابقين من قبلك فلقال الله العزيز الحكيم هذا الصفات دلنا على عظمة الكتاب يقول الكتاب منها من الله الذي لا يستحق العبادة إلا هو العزيز الذي لا يمكن أن يغلبه أحد الحكيم في كل التدابير في كل الأمور في كل التصرفات في إذن الكتاب منه بأجو يعني له أهمية كبيرة له ما في السماوات وما في الأرض الله. كل هذا الأوصاف تفيدنا عظمة القرآن هم بدي بعظمة الله إذا ن نستنبه الكتاب <تصفيق> نعم له ما في السماوات وما في الأرض كل ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني على ما بيفعلوا هؤلاء قالوا لا السماوات تعزل إنهم يتشدق يتشدق <تصفيق> من جدة هذا الكلام اللي بيقوله وهو نسبة الأش يعني أن يسبوا إلى الله ما الولد ولا يجعله شرفا مع الله هذا الله الذي سوى كل هذه الأمور خلق السماوات والارض وذي بيده يعني كل شيء وخالق كل شيء وذي بيعلم علينا بكل شيء ورجع نجعل نساوي بلاش الاشي الأصنام ولا نجعلها وننزله إلى صفه المخلوقين قال لا يعني هذا الأمر امر يعني ما هو بالسهل لا السماوات بتعجل انام يتشقق الناس هذا قال مبلغهم من السياق ومن ال... يعني قال الامام الهادي يعني كانه يعني اذا كان هذا ما ذكر لان احيانا نستغنى ب... نحن احنا في المعنى قال الامام الهادي مثل ما قال الله قال ايه في ولو ولم ان قرانا سيرت به الارض وقطعت به الجبال اي كل ما به الموتى وقطع الجبال وما ذكروش وسنا فمعد قال لك أنا هذا قال اشتيني قد فهم يفهم فقال ها مثل هذا كذا يعني إذن يكاب السماوات خصوصا الحين احنا في سياق التوحيد فقال يكاب السماوات يتفطن من فوق إن من شدة ما يقولون وربما أن حين يجيو كلام ما هو لايك يعني كلام يعني إذن يعني ما المفروض اللي ينكر؟ يعني حتى عندما عدم ذكره ينذر لكن في نفس الوقت الملائكة قال يسبح الله ويقدسه هذه مع ربه لا ماهل يعني, يعني في نفس الوقت بين لك المقارنة بينهم بين هؤلاء بين كلام هؤلاء وبين الملائكه الملائكة هذه عظم شاء وعظم خلق منهم قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون, ويستغفرون لمن في الأرض يعني قال لمن في الأرض لمن كان صالح من على الأرض لأنك تمر لنا آية. قال قال فغفر للذين تابوا. قال بيقولوا كذا. مم. هنا طبعا اطلق قال يستغفر للإمة في الأرض. قالوا ها بعشر يستغفر للإمة في الأرض يم يعني. لا. ما قال ما حدد. الصار الحين ولا غيره. بس الناس بتد تفطر ولا لا. لأن الله كان شيء عاجل من ربوبه لذا المائدة. من بيقولوا أملا أملا على المائة. حلفوا على ما بلاك عليه يعني ما ما اولا الامر ما بالله افتراضي يعني ما بش احنا قلنا ما, تتفطر. ما قالنا الله يدمره هذا كان من ليش يعني يعني مكلفين او يعني أصناف بيتنزه الله وسبحه، فأيه بي يسبر والله يجوز الحين يقول هكذا وضعهم والفرق بينهم وبين الملائكة هذي بيسبح الله طول يعني, يعني طول حياتهم يعني في تسبح مستمر يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض قال ايش ودي على من في الأرض من العذاب حتى يستغفروا لهم لمن ايش وقالوا يستغفرون طبعا قلنا لمن في الأرض لمن كان فالح منهم لأن هنا أطلق وذكر في مكان ثاني بيغفر قال قالوا هناك قال للذين تابوا واتبعوا سبيلك وديهم عذاب النار حين استغفروا قال لا لا بيغفروا الذي يتب قالوا يستغفرون لمن في الارض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء أذي ما مع هذا يعني مع يعني مع عظمه الله وقدرته ما هو فيه يعني بشأنه ورجع يتخذ الأولياء من دون الله فقال الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم يعني من الحين يقول الله يعني اي حافظ كل أعمالهم كل أعمالهم مسجله عليهم كل أعمالهم موثقه معلومه باشحسبوا عليها الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل ما انت وكل أنك يلا خذلهم يؤمنوا ما أنت موكل إلا أنك تبلغهم شرع الله تبلغهم ما أمر الله بس ما أنت موكل لأنك يلا أنك تجعلهم ما أنت موكل بجعلهم يؤمنوا ما أنت مطلوب منك إلا إيه أن تبلغهم حتى يعرفهم كان هذا تبلغهم وتوضح لهم تبين لهم بس وما أنت عليهم بوكيل ما نشي الله أنك انك تجبرهم على هذا لانك انه لكم كان النبي بيحاول محاولة شديدة ويجيب بباية حينك قال اولا علاك باخر النفسك على اثارهم باية يجب باية من يعني من الحين عليهم ليش ما يفنوا ويحاول طالما عدلك خلاص من دولة متعنفين خلهم قال والذين اتخذوا من دونه اوليه الله حفظ عليهم خلاص ما عليك منهم احنا عارفين يعني الله عالم بكل اعمالهم وانه معايش محفوظة ما يمكن تسويها وما انك عليه بوكيل من هو زمنهم يمنوا وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى هكذا يعني قال جعلنا لك يعني اوحينا اليك لتنذر بس تنذر ام القرى يعني مكه المكرمه هي ام القرى ومعنى تنذر مكه المكرمه يعني تنذر اهلها يعني ما بيجبر ينذر البيوت تنذر أيش. ام القرى يعني تنذر اهلها وتتحذرهم هكذا المطلوب منك انك تحذرهم بس تحذرهم وتخوفهم من العذاب بتنزرع إيش أم القرى ومن حولها والمناطق اللي حولها قال هذا كرب ما في البداية في البداية في بداية الدعوة لأن رجع بعد الله جعل رسول يعني كان المطلوب في البداية إنه يكون إيش في مكة ولا في إيش في الأخير إنه قال يا الله جى على الدعوة عامة للناس جميعا نسأل رحمة للعالم قال لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع يعني وتحذر يوم الجمع يعني يوم القيامه لما يجمعون بيجمعون الناس جميعا المؤمنين والاخرين بيجمعو كلهم في موقف هذا ينذرهم هذا اليوم يوم الجمع يعني تحذرهم مش باجي في هذا اليوم كذلك يوم الجمع يعني عذاب يوم الجمع او شده يوم الجمع تحذرهم منها نعم لا فلا يعني حين يبعث وقت البعث وقت وقت البعث نعم قال وتنذير يوم الجمع لا ريب فيه ما في سياق يعني هذا سيجعل لا إهلاك كفيزان فريقون في الجنة إن جايشم الناس الرجال يتكلسون فريقون الناس يتكلسون كلهم قال فريقون في الجنة وفريقون في السائر آه لهذا الجمع الرجال يتكلسون إلى فريقين فريقون في الجنة وفريقون في السائر في النار يعني مستعرة شديدة الحرارة ولو شاء الله لجعلهم امه واحده يعني حين قلنا لكم النبي في بي يعني بإزيج يحاول في محاولات كثيرة لجل يؤمنوا وهم ما أدرون فقال قال الله ولو شاء الله لجعلهم امه واحده يعني ما عليك لو ضد ربينهم يؤمنوا بني جعلهم يؤمنوا ما منع لو ضدوا بل يعني شكلت انت يقول أنت ما عاد تشتيت تشتيت تغطبهم تجبرهم على الدخول في الدين يعني من كفر محاولات محاله تكفيه كانك تجبرهم على هذا الامر ما لك تجبر ما لك الا هذا الامر ان لو شاء الله ان يؤمنوا بهذا الفريده في الاجبار لجعلهم امه واحدة ما من احد منعه فش الله هذا الامر انهم يؤمنوا بايش ولو ايش بالاجبار من يجعله مربي ولا من حد عليه ما لك تجبر مع الايمان ولكن يدخل من يشاء في رحمه الله في رحمه يعني هكذا حكمة الله انه يشتي إنه يعني يجعل كل واحد مخير يختار طريقه فذي بده يدخل... يدخل الجنه وهذه يدخل النار فقال لكن يدخل من يشاء في رحمته هذه أذي... الله وهو من رجع اليه يدخل الله من يشاء في رحمته منه. أذي يشاء الله هذه يرجع اليه ويؤمن به هل قال وما قال والظالمون يعني ما يشاء الله في لنا اذا من الله لنا من هذا يعني ما هو بيت يدخل من يشاء في رحمته ونرد الميشاء هم المؤمنون لكن هذه غيرهم وهم الظالمون قال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ما عدا حد نافع لهم الولي يبينفعهم ما عدا حد ما بها أي واحد أي شيء يمكن ينفعهم ولا نصير ولا يمكن أي أن يكون هناك أي حامي يحميهم ينصرهم أم استخدوا من دونه كان كانه بيقولهم أم هنا قال بل يقول الإفراط بل يعني بل يعني استنكار عليهم أمر آخر. كان قال كان قال إلا كيف إنهم يستخدمو من دون أولياء؟ قال حين يقول أم أم استخدوا قالوا إن أم هنا في معنا بل ولا وهذا الثلاث استنكار. كانه قال الحين يقول بل لا شيء حدثنا إلا كيف إنهم يستخدمو من دون أولياء؟ هذا هذا الأمر قال. يعني خليك بذلك إلا كيف هذا إلا يعني بل اتحذوا من دونه اولياء فالله هو الولي إذا اشتوا أولياء ينفعهم الله هو الولي هو ودي بيده كل شيء وذي هذا كيف انه يتحذوا من دونه وهو يحيي الموتى المتمكن والقادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير إذن خطأ كبير انهم يجعلونهم أولياء غير الله ما به ولي صدق إلا الله هذه هو قادر على كل شيء وَمَا اختلفتم فيه من شيء فَحُطْمُهُ إلى الله يعني ينبغي أن ينبههم أن أي شيء يختلف بينهم من خلاف ثم بيختلفوا والنبي يحكم بينهم لكن إشتقوا لهم الحكم بينهم ما هو أمر منه ما هو أمر من الأربعة سوال حين يحكم بين الناس ما هو النذيب اختار هذا الحكم في الواقع هو الحكم من عند الله إذن وَمَا اختلفتم فيه من شيء فَحُطْمُهُ إلى الله فالله يعني فالفصل فيه قلوا من الله ما هو مني فعليكم انكم تمتثلوا اي شيء اذا اي ذات شاجر عنده وحكم فحكم ما هو مني جد هذا الامر من الله فانه يعني ينبغي ان يسلموا له مين له يعني مهما كان الحكم اذا وما اختلفت به من شيء فحكمه الى الله ذلك من الله تمام انا في ايه جديد تمام، فإنه مفروض إذا جاء أي خلاص نحن نرجع إلى الله. إلى الله مفروض. قال بحكمه إلى الله. قال ذلكم الله ربي، ذلكم الله ربي. أذيبنا إلى الله. ذا هذا الله ربي. عليه توكة. ذي بنعتمد عليه. هنا إيش وإلى وإلى على هذا المعنى. حين قال إذا اختلفتم عندي في شيء وحكمت، ما بل أقول لكم بحكم الله. لأني أنا بنعتمد ذا هو الله ربي. أذيبنا بنعتمد عليه. ما بنعتمد الله عليه حين قال عليه يتوكّف وإنه يأنيه فإذا إذا جيت حكمت بينكم في شيء ما بنعتكم إلا بشيء من عند الله فاطر السماوات والأرض هذه بدأ خلق السماوات والأرض واخترعها ما جاء بشنائيا، نائيا واخترعها فاطر هذه قال ابتدى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجها يعني نبه مناء على نعمة معي أنه قال جعل لكم من أنفسكم أزواجها جعل منكم ذكور وإناث حتى يمكن التجاوز ويمكن بقاء هذا الأنس وتكاثر. فيمكن الناس يجي لما ألو أولاده وتكاثروا. والله أشوا إنثا الناس. فالله إذا نضيف على هذا الأمر يعني تقدر هنا ما بيستطيع الإنسان يدخل كما فيه كما به شخص جاءوا فيها عقم مع السبر الإنجاب ما خلاص حال الناس. فاتجمعوا كلهم. فالله ذي يجعلهم كل الناس كذا ويجعلهم قابلين للتناسل ويجديدهم ويج... فالله هو المتصرف في الأمور هو المتحكم في الأمور هو الجذب يديه كل شيء هذا السماوات وعرضه جعل لكم من أنفسكم ازواجا ومن الانعام كذلك جعل لكم في الانعام أزواج يعني بطور وإناث حتى تتناسل وتكثر وكي... ويعني بكثرة حتى يعني تقوم بكفايتكم قال إيه ومن الأنعام إذواجن خصوصاً قلنا الأنعام بالذات لأن هذه يعني الناس بيعتمدوا عليها أتمات كبير الأنعام الحيوان هالأنعام هي إذا أطلقت فيها عن المراد بها الأبل والبقر والغنم هذا نعم فقال يعني من النعم أن الله جعلها زوجين أزواج يعني ذكور وإناث حتى يتم ثم التزاوج ويتم التقاء قال إيه ومن الأنعام إذواجن يزراءكم فيه يعني يكسركم يذراؤكم الحين يقول يذراؤكم يعني يكسر من يعني, يعني من من أفرادكم في هذا الأمر في هذا التزاوج في حين يخلق زوجين في حين يجعل التزاوج بال في الذكور يعني في الأوادم في كسركم فإذا الله وذيد يتحكم في هذا حتى كسرهم بأجل يعني جعل فيكم ذكور وإناث وأمكن أيش وجعل فيكم خاصية التزاوج يذراؤكم فيه قالوا يعني الده بعضهم يقول فيه يعني في هذا الأمر وهو الشيء أن جعل كونكم ذكور إينات يعني بسببه بسببه يذرأوكم يعني يكسر منكم كسر منكم ما يشفى الأرض له مقاليد السماوات والأرض قلنا مفاتيح على السماوات والأرض والمتحكم في كل شيء يبصد الرزق ما يشاء هو ذي بيعطي لأي واحد سواء ما هنا ما يشاء بالنسبة للرزق سواء كان صالح ولا طالح ما هو ما بجول اللي قلنا لكم الرزق ما بهم الياسر لا على صلاح ولا على فساد لماذا؟ الرزق هي هو بيعطيهوه وذي بيقدر لك ايه ما هو بيعطيه ما هو بحساب سعر لا ما بلنه بعض المرات ما يمكن بلنه بعض المرات يرتبه على اسباب بس يرتبه على شروط يدافع عن تاجارك حتى لو انصار ما بيجي بالضرور سهل لكن بيجي لا ما بيجي بالضرور سهل قال له مدارة استماوات والارض يبصد الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء إنه بكل شيء عليم لكن كأن الله يعني في كلها ما بيبصد بذك إلا هو الواحد مطلح فيه ولا بيضيق إلا الواحد مطلح فيه بيجي الله عالم يعني لأيه يعني لجينا الله أراد مطلحة الناس ومنفعة الناس وأراد لهم الخير في إذا يعني بساط بيجي أراد منفعة للإنسان وإذا ضيق بيجي منفعة للإنسان ايه سواء مؤمن ولا غير فالمفروض إذن ايه إن, إن الإنسان كن يأهير راب به فيه <تصفيق> ويطلب إذا, إذا حصل الله شيء يعني إنه بأي جو فيه مثلها والله ربما جوه في وقت يسرح لك أو وفي وقت آخر ما يسرح لكذا إذن مثل هذه الأمور لا عادي يسخط الإنسان ولا عادي يتحسر ولا عادي ولا يعني في عدد يجيه ما مثلا نوم قد يجيه مع المصرحة كذا يجيه أحسن له وأفضل له بكثير <تصفيق> هنجو بأي ما أهردك يعني لو يجي لك رد بأي يقرب عليه يمحب عليك دينك ودنيا فجيه أ قال يخبر الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم قال بكل شيء عليم يعني هو عالم بكل شيء وش اللي بيسرح لكل إنسان شرع لكم من الدين ما وصف به نوحا هنا نبه على شيء مهم <Kal anyway> <لديم تصفي damned> <دي> قال الواحد <emerges> يعني الهم الهم هو من نعم قال شرع لكم من الدين ما وصى به آبائكم هنا قلنا فيها تنبيه على نقطة مما وهواء التوحد وعدم التفرق ان الدين يدعي الى التوحد هذا الشيء قال هذا الشيء مهم حتى يعني بيان, بيان هناك كبير عندما قال شرع لكم من الدين ما وصى به آبائكم وحن والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى وش هو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا ذي بشع الله للعباد في كل زمان وفي كل مكان أنهم يقيموا الدين ولا يتفرقوا إذا نفهم واحد ما هم من الدين أن احنا ندور لنا الفرق ونجعل لنا ناس ندور لنا اختلافات فيما بيننا أحيانا ما لها أساس ما يتأدي إلى شيء حاجة من أهرائي مثلا واحد يسوي كذا واحد يسوي كذا يعني ما عليها ما هنها تخرب في الدين احيانا خلافات ما تاثر ورجع نروح نفرق بين الناس فهذا ما هم من الدين بعض الناس ما بيفهم الدين الا انه يزبر كذا يجي يفترق في ذا ويذم ذا ويكفر ذا ويخرج ذا ما هم الدين الدين جعلها الله يتمع الناس قال اذكروا نعمه الله عليكم إذا كنتم مع فلف فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة هي الدين جاي يلف بين الناس جاي يوفق بين الناس تركب يقول كوني الانسان تاول اخيك أخيك نفوسه بيتأويل حتى رأيكم حصل هناك <تصفيق> إيه إيه سوء فن به ولا فت ولا يو موقف يعني تعتقد أنها سائلة كأول له حتى إيش يعني حتى يصلح يعني الحال بين الناس اذا الدين في كل وقت وفي كل زمن على المطلوب منه من أن يجمع الناس على إقامته وأن يتركوا التفرق ما التفرق ما هو من الدين في شيء فلذا قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا كبر على المشركين ما تدعوهم اليه هذا شيء يغيظ الكفار ان الناس يتمعوا يتوحد كلمتهم على إقامة الدين هذا شيء يغيظ الكفار لأن فيه قوة للأسف للمؤمنين وللمؤهد قوة لهم وأي يعني ضمان الانتصار على الكفر فلذا كانوا أكثر حاولوا أكثر سعيم أن يفرقوا بين الناس كان أكثر همهم وأكثر سعيم أن يفرقوا بين الناس حتى أنه جاء من المسلمين ما يجوهمهم وأكثر أعداء يعني يجعل المسلمين أعداء يعني أشد الأعداء ويعني يفضل يعني يقدم عداوتهم يجعلها قبل كل شيء قبل عداوة اليهود والنصار مسلمين هذا ما هم للدين قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ذل هذا شأن هذا أهمية كبيرة ومنبع كبيرة لكم فلذا كبر على المشركين وهذا يعني حاجة يعني حاجة يعني بيكرهوها وتكبر عليهم تثقل عليهم جدا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يند إذن هذه الهدية كأن الله يعني آش يجتبي إليه قال ربما إلى الدين يجتبي إليه من يشاء وهو من آش من كان تجرد عن الأهواء ويعني يعني يعني إنقاذ العقلة هذا بن آش بيهتدي هذا بيهديها الله بيرجع آش ويؤمن بالحق وقال فيه يجتبي إليه تأنه يجربه إليه. إلى الدين قد الله بيجعل الشيء من الألطف لأنه معنى يجتبي ويهدك يجتبي كان ما بيقولوا يبي واحد يعني يأخذ كان يجتبي إليه يعني بجدم يأخذهم إليه يعني يقربهم إليه لكن إلى وجه الدين الله يجتبي إلى الدين يعني بيجعل الطاف يعني أشياء يعني يسمر له الدخول في الدين إذا كان فيه شيء من الخير من الصلاح في نفسه ويهدي إليه ميوني الذي بيرجع اليه يهديه ويسهل له يسهل له طريق الهداية ويعينها على طريق الهجاية على السلوك في هذا الطريق أذيب يتوب يعينها الله عون كبير جاعدة في أنه إيش يستجم لكن إذا أذيب يتوب تبسط يعينها الله يعني بشكل كبير ويهدي إليه من ينب يعني من يرجع إليه وما تفرقوا إلا من بعد إحنا إذن قلنا الدين ما جاء أو الله الله ما شرع الأديان الدين في كل وقت وفي كل زمان إلا لجي الناس يجتمعوا ويقيموا الدين الله كانت يقولوا حتى عيدا وكذا ليش الاختلافات كثيرة بين اليهود وبين النصارى وبين الاختلافات ثم جاء الدين الله لجل جمع قال الله وما, تفرق وما تفرقوا هؤلاء اللي السابقوا نحن ذكر موسى وعيسى وابراهيم قال وما تفرقوا يعني, من يعني أتباعهم ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم يعني اللهم عارفين ما تفرقوا بسبب الدين نجاح لهم يتفرقوا عارفين لكن السبب في التفرق باقيا يعني ما بالله باللاعنات في كثير منهم هذه بيأي يخرجوا على الحج إذن وما تفرقوا إلا إن بعد ما جاءهم العلم باقيا بينهم يعني ظلم يعني تعديا منهم ما هو مسألتاش يعني إذا لا ما هو العلم إذا ولا معهم ولا يعني حتى يقول ولا محرم حتى أي ولا محرم عذر ما ما تفرج ولا بيدعرفه لكن الحسد والبغي هذا اللي خلاه ما يتفرج ويجي له ماه البغي عن الظلم الظلم والتعدي وهو ما بلاقنا تعدي مهم ما بيتفرج إلا بتعدي يعني هذه ما الرأي يسمع كلام الله بس ولما الدين إيش يقول لك الدين ما هو إلا دين واحد ويدعو يدعو إلى الفرقة ما يدعو إلى التفر يعني إلى التوحيد ما يدعو إلى فرقة لا بهنا في يعني بأشياء ما هي مشتلة يعني هذه الأشياء هذه مهمة في الدين مهمة في يعني في الدين الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله وتنزيه من أي شيء يعني وعدم تشبيهه بأشياء من مخلوقاته هذا هذه عام الامور اما بالنسبه للمسائل والاختلاف في المسائل الفقهيه ما بيقولوا سالم ماي ما هي مشكله ولا حد يمنع ولا أحد يمنع احد وكل احد يعمل ولا هي مشكله ولا ولا يترتب عليها لا ماله ولا معاده ولا لكن المشكله حين جاء تكفر ذا وتحاربه وتعمل اي شيء تحاول حتى ذره فذي تستطيع وتحاول تمنع عنها كل يعني كل الخير هذا قال ما هو هذا بيجعله هو هو التفرق خصوصا التفرق في في أصول الدين هذا يعني يتعلق بالعذاب هذا الشيء هذا هو إيه يعني إنه يعني ما موجود وكذلك التفرق الذي يؤدي إلى يقبل معاداة وإيه يعني موالاة يؤدي إلى التناحر فيما بينه إلا من الشيطان ومن ال يعني من قال من يظلم من كثير من الناس يظلم لحد يجي له بأشياء يفرق بين الناس يقول البعض هم يشاهدون الإنس والجن هم ذلك حين أقولنا لك أعداء الله يحاولوا أن يفرقوا بكل ما استطاعوا بين الناس هذا هو أهم من الأكبر يفرقوا ويعاونوا واحد يشتياب لهم يخرب فيه دعموه يدعموه بكل شيء لا لا ما هو يفرق بينهم بل هو قد عالمين بأن المفروض أن يتوحدوا لكن ما بلا إيش بغيان بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لابضي بينهم ما بلا أن الله جد جعل حكمة كذا أن الناس الخيرين كل واحد يسوي ذي بيده في بالأخير ورجع يتحاسب الناس جميعا يوم القيامة ولولا ما هذا الأمر أنه من عجل عندك كثير جد استحقوا التعجيل بالعقوبة ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى يعني جعلها الله إلى أجل مسمى وهي العقاب للمسيء قال لغوظي بي بينهم لو ما هذا النبي قضي بينهم لأنه قد استحقوا استحق استحقوا قد حنتوا قد قال ما بالله بغي بينهم يعني قد استحق ما هو مسألة إنه ما قد عرف ما ينسر مسألة هاتفها إذن قال إيه لغوظي بي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب هذا الذي قضي قال أذي بعد هؤلاء الامم والأنبياء الذي أورثوا بعد هؤلاء الأنبياء مثل اليهود والنصارى مثلا قال في شك منه اما يجب من قال من محمد ولا من هذا الدين مريب فلذلك فادعوه واستقم كما امرنا ولا تتبع اهواءهم اذن ما دام هذا الامر هكذا ما بالله ايش تعنث وعناد ولا في الواقع ان الحق يظهر والله حق ظاهر فادعوا الى الله تمام فلذلك يعني في تفرغهم يعني لما تطبقوا فعن زباب للشك تؤدي لهذا الفلاب يعني دي ورثه لجال ما عد فهمه بكثير من الفلاب تمام وش يعني لفي شك وش قصدك ليه أول فيما الشك ورث فلاب من بعدهم لفي شك منه من وين والله قل الله بسببه بسبب الفلاب الذي يتقدم لا نشتبه أنه في إما من القرآن الحقنا ولا من نبينا ها استنبه ايذا يقولوا ولا الكتاب ذي جاء مع ما مع انا جاونا بنفهمنا الذين الكتاب من بعدهم لفيكم ما هم مقتنعين بالكتاب دي معهم اه اه دي الكتاب قال هذا را في ما هم مقتنعين بهذه خليه ذا بيعملوا بهذه ادم ويتركوا يعني أذي بالدم بالدم يعني بي... ما لا. إن قد قد إيش؟ نعم قال فلذلك يعني لأجل التفرق ولأجل هذا الأمر قال فدعو فدعو إلى... إلى الله وإلى إيش وإلى دينه واستقم واست وأطلع نفسك واستمر على هذا وجبة كما أمرت ولا تتبع أهواءهم أهواء يعني لا تتبع أهوام لأن ما يحاولوا أي ي يضلو. وقل آمنت بما انزل الله من كتاب قل اامنت باي بكل ما انزل الله من كتاب اي كتاب قل انا مؤمن بكل كتاب انزله يعني الا فلذا المفروض احنا بنؤمن بكل الكتب الثابته بنؤمن بالتوراة وبالانجيل وبالزبور ما بدنا حدا وغيره ولا احنا مؤمنين بصدق هذه الكتب وانها اجت من عند الله هذا قال من كتاب يعني كل كتاب اي اي كتاب وامنتم ما انزل الله من كتاب وامرسوا لاعدل بينكم يعني كان ما الله أن يحكم بينهم بالعدل. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني كان الذي ما عدي الله يمنوع خلص خلهم قلهم الله ربنا وربكم وأعمالنا هي لنا وأعمالكم هي لكم لا أحد أحد يعترض على أحد لا إيش لا حجة بيننا بعد ما قد ظهرت الح... ال... إذا ظهر الحقيقة قد ظهر لكم الأمر ما أبى فائدة للأش للمناقشة والمجادلة لو... لا حاجة يعني ما ببش مخاصمة وناقشة ليه قد إذا قد ظهر الأمر والتظاهر ما ببفائدة في النجاة لا حاجة ثبينا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإله المثل ما بيجي الفائدة في النجاة إلا يتعرف... يعرف يعرف الشخص وهذا حتى في المفروض في أي نقاش قالت لا أتكلم مع واحد ما بلت ناقش معه اللي يعرف وإذا عرف خلاص ما بفائدة النجاة ما أحب فائد هذا قال الله في بيننا بينهم إذا وأنتم عارفين وقد ظهر لكم الحق خلاص. فأنتوا اختاروا ذي الدخم خلاص ما أحب فائد هذا الاشي الله وجمع بيننا وإلى المصير. برجع يجمع بيننا ربي في يعني يوم القيامة بنصير إليه وكل واحد أيه بينان على إيش بين على حسب عمله إلى هنا. <تصفيق> 13 التعش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية 14 أعوذ بالله قلنا سورة الشورى صفحة 485 آية 15 عندكم والذين محاجون. والذين آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 بعد ما ذكر كثير من الادله والايات الداله على اولوهيه الله وأنه هو الذي يستحق العباده ولا يوجد غيره يستحق يعني يستحق العباده ولا يوجد مقارنة وذكر ادله واضحه وقال بعدها والذين يحاجون في الله الذي ابي جادل في الله يعني بيحاول انه يمنع الناس من الإيمان بالله ومن التوحيد ومن ومن اتباع هذا الدين الذي جاء فيه محمد قال والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له كانه قال ال ال الأصل المعنى والذين يجادلون في الله من بعد ما ظهرت الأدلة من بعد ما ظهرت لكن قال من بعد ما استجيب له ليش لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله الناس لا اهمال ولا جه حتى يعني ما من شيء يغري الناس باتباعه لكن عندما أتى بأدلة واضحة ظاهره استجاب بعض الناس لا. فبعد إذن هذا الاستجابة يعني أيه نتيجة الأدلة فعني إذن والذين يحاجون في الله من بعد ما ظهرت الأدلة حتى استجاب كثير من الناس <تصفيق> إيه إيه لكن ما يصفر الناس ما ها صارنا تبغى على بابا بعيد فصولو ثاني اذا بي يتعرض لل إذا محم... اذا باجي له اذا باجي له من ياك غرض ولا باجي له مصلحه ولا هو صاحبك بعد ما تجيبها عند الله استجاب لا من بعد ما تجيب لا من بعد بس للنبي بعد ماستجيبن... ما استجاب يعني بعد ما بتتنعوا. يعني من كثير قد عرفوا وقت يعني اذا تاملوا يعني نذبه أدلة تكفي من أراض حتى أنه قد اقتنع البعض بها فذي عديه جائد البعض بهور الأدلة قلنا لكن بيقوله المفسرين كذا يقولون الذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له وظهرت الأدلة وظهرت ووضحت الأدلة لكن ما كانهم ما بلا من قول استجيب له لأنه ما بيستجاب لهم يعرف وش بادي الناس لا أو أصلا مخالفة المألوف والمعتاد ومخالفه الزعمى والكبار ايه ما بال رابع يتبعها ويتعرفوا وقد الحق في حين يخرجوا بعضهم ويتحملوا الاذى ويصبروا اذا هذا يعني لان الادله هنا واضح كان الله قال والذين يجادلون في الله من بعد ما ظهرت الادله تعبر بقوله استجيب له هذا الله يستجيب النبي الأشياء ما تدبروا على شيء طيب على شيء راه طيب لا يا بات <تصفيق> ما... ذكر يعني ما ما <تصفيق> كان... كان النبي بالايات <تصفيق> نقول مكو... مستجابة... من بعد ما الله في الله من بعد ما الله للنبي ما هو من من بعد ما استجاب الله للنبي شيء اذا الذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له بعد ما ظهرت الدعوه وضحت حتى دخل فيها يعني دخل فيها بعض الناس او كثير من الناس يجي ناس وبعضهم ما يرضى يقعد يجادل فقال مثل هذا ولا قال حجتهم داحضه عند ربهم حجتهم مدفوعه داحضه يعني مدفوعه ومردوده ويعني اي وليست شيء يعني وعليهم غضب يعني ما عد معهم حجة قلت لا حجتهم ذاهدة يعني ما عم ب ما عم بقيلهم أي حجها ولا عم عم أي عذر حجتهم ذاهدة عند ربهم وعليهم غضب قلت يستحقوا الغضب هذا يعني إن قد تم البيان وإلا في البداية أن الله بيوضح للناس ويبين لهم يعني حتى يعرفوا وكما عرفوا قرأها قلت لا قد عرفوا قد في لا إذا حين يقول عليهم غضب يعني قد ايش اتبين لهم وقد استحق العذاب. العذاب يعني عرفوا واقتنعوا ما عب الله عايش معانده وتكبر منهم قالوا عليهم غضب ولهم عذاب شديد يعني, يعني ما عب شيء من الإشكال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزانة وما يدريك لعل الساعة قريب قال الله الذي أنزل الكتاب الله الذي أنزل هذا الكتاب أنزله بالحق يعني كل ما فيه حق وإيش يدعو إلى الحد؟ وأنزل الميزان الميزان بيقول العدل، وأنزل الله الميزان يعني أنزل العدل في ايش في الكتاب وفي يعني ما أوحى الله به على محمد صلى الله عليه وسلم على الناس إنهم يعني يعني آثاب إيش بالخير؟ الله الذي أنزل الكتاب وأنزل فيها العدل الذي بينفع الناس الذي بايش يستطيع الناس يعيشوا به وأيش وأنزل الميزان؟ هذا الميزان لأنه يعني هو ال يعني اله للايه للعدل للعدل للعدل في الأشياء الميزان المقصود به العدل المراد به نعم أنزله يعني انه اي اوحاه لانه انزل يقول انزل في الكتاب وفي الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه واله الله الذي أنزل الكتاب بالوحي والميزان وما ادريك لعنه الساعه تجري نعم قال الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل على الساعة قريب يعني كأنه يقول وش عرفك أنت ربما تكون الساعة قريب يعني فلا ديبي يعني لأن بي بيقولنا بيسألوا من الساعة ولا ما يبالوا بالساعة قال ما وما يدريك يعني ما تدري واحد بعد الساعة وربما جد الساعة يعني قعد تكون قريب فاذا المفروض انهم أيه المفروض انهم ينتبهوا لأنهم قدم في أيه يعني محدث بالله محرر إذا ما أشرجعوا إلى الله. فلذا قال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. لأن اللي قالوا كانت أذيم المشركين بي يحجز يعجز النبي يقولها صح إذا هو باجي عذاب من الحمد الله عذاب ذلحن. قال يقول عذاب يبدو اي بدو قريب يعني فما يعني فلقد تهاونوا وتسألوا في هذا الأمر. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها قال والمؤمنين يجبون منها سرع على فرق هذه آمن هو مصير الجنة وباين جاء من النار هذا خائف من النار وهكذا المفروض وضع المؤمن أن يكون في خاف قلنا المؤمن يجبون في خاف من, أجل من النار خاف قلنا يجعله على حذر دائم حتى يعني يستطيع أن يستمر على طاعة الله ما بيجي له اطمئنان ما عاد بالك الاطمئنان ذا ذاك بيجي بس يعني للمجبتين ما بيبقى ما ببالغ فاذا قال بيتحدى ويقولوا ايش يلا بتسمع قال استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق يعني متاكدين انها الحق وانها راح تحصل الا ان الذين يمارون في الساعه الا في ضلال بعيد يعني قال ألا قلنا لكم هي ايش للتنبيه في في تاكيد الكلام باكد ان ذي بماريف الساحه يعني يناقش يجادل في الساعه يحاول يبطل يقول ما بشي يوم قيامه ما عاد صابر رجال الناس بعد ما قدم اسد انتهى تماما قدم تراب ذي بيجادل في الساعه قال في ضلال بعيد في ضلال يعني عن الحق وتيه وضياع يعني, يعني ما عاد يعني ما اصاب الحق وقال بعيد يعني كانه بعيد جدا عن معرفة الحق، لأن الحق هناك كأنه يعني كأنه المفروض إنهم يعني قالوا حتى بعضهم يقول أنها عقلية معرفة الساعة، إنه بعد يوم يتحاسب فيها الناس جميعا وينصف للأهل المظلوم من الظالم، بعضهم يقولها مسألة عقلية. في حين ما يسقرو يدركوا حتى هذا الأمر، بعد ما يجي لهم من يعني رسول من عند الله ويبين لهم بالمعجزات وبالأدلة وبيأمر يعني وبيوضح لهم شيء ظاهر وواضح. ومما يرضى يمن فهم إذن في يعني بعيدين كل البعد عن معرفة الحد الله لطيف بعباده يرجع من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده هذا الأشياء من النطف يعني أولاً يعني إنه يذكر لهم يخوفهم من الجنة ويحذرهم ويبين يعني ويرقبهم في الجنة وبكل الطرق ويبين لهم بكثير من العزيز الله ويمهلهم ويرزقهم مع غثيانهم وتمردهم وتماديهم حتى يسخروا ويستعجلوا للاشي ومع ذلك يمهلهم الله ويحلم على يعني يكون في حلم عليهم فقال الله لطيف بعباده يعني يعني ايش ينعم عليهم ويمهلهم يعني ما من استطاع الانسان ان يكون في هذا المرء قلنا ارسلوا كيف يعني الله فيه يعني لطف ورحمه وحلم ما يمكن يعني البشر يفعلها لما ذكرنا مثل ما بيحصل الان حيجي الجرائم حق ال سعود جرائم عندنا يعني لو بها واحد لو بها انسان ما منصبر. صبر العدل. ما منصبر على هذا الشيء كم من طفل ويبتلوهم ويحرقوهم ويسحقوهم ما ما واحد يسبرك من البشر يعني جي واحد وهو مطلع طبعا مطلع ومتمكن وعد يخليهم ولا يمحق عليهم في كثير من الاشياء ما بالله حلم سب وعد يرجع الى ان يتوب بعد ما قد وصلوا الى هذا يعني الدرجه من الطغيان هذا اذا حلم حلم يعني الله في حلم كبير قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ويرزق قال من يشاء سواء كان قلنا متقي ولا مصر مرزق يرزق من يشاء وهو القوي العزيز القوي الذي لا يرزق من يشاء بال يعني بالنعم بالدنيا يرزق من يشاء يعني حتى هؤلاء مع... حتى هؤلاء مع ايش معادتهم مع للنبي ومعاداتهم لله وكفرهم بالله عاد يرزقهم وينعم عليهم يرزق من يشاء وهو القوي العزيز القويه دي ما يعني, يعني ما يمنع الشيء يعني الانتقام سهل عليه وعزيز ما حاجة يمكن يغلبه لكن لطف وحلم إنه ملهم وعاد أيضا ايش يرزقهم من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه وقال من كان يعني من يريد العمل للآخرة حرث الآخرة يعني العمل للآخرة شبهة بالحرث لأن الحرث ينتظر واحد منه نتيجه حين يحرث على الأرض ينتظر منه بيجي في مرة، فذي بي يعني حرص الآخرة يعني بيعمل يحصل على إيش، الأجر والأيش والثواب من الله. قال من كان يريد حرث الآخرة يعني من كان يريد العمل الذي ينفعه في الآخرة نزيد له في حرثه نزيد له في عمله يعني على هذا هذا الكلام، نزيد له في عمله يعني يعني كأن إيش بيزيد الله هدايا، ويزيد التوفيق، ويزيد حتى يعني حتى يحصل على على على الثمار أكثر وال والنتيجة يعني كبيرة. أيوة إذا الذي بيتخذ يعني يسلك طريق الخير بعينه الله ويخليه يستطيع يسلك يعني حتى على الثواب عليها الحسنات. إذا نجد له في أرضي أن نجد الفعمال نجعل ما نجعل الأعمال ب بحيث بهذا نجيل الثواب عليها كبير جدا. والله صحيح. وإلا أيضا الله إلى كثير من الأعمال إذا بدأ يوفجه ويهدي إلى الى كثير من العمل نعم نجد له في حرفه من كان يريد حرف الدنيا قال من كان يريد حرف الاخره نجد له في حرف ومن كان يريد حرف الدنيا ناتيه منها وذي شيء يعمل للدنيا بس ماشتي الله يعمل للدنيا قال انا ابله من الدنيا من مثل الفرد هذه شيء يعمل للاخره با يزيد له الله في هذا العمل ويجي حتى يحصل على اجر عظيم يزيد له أكثر من العمل يعني كان يعمل. من العملذي يعمله وذي يعمل الدنيا بعنبله شيء منها قال ايش ومن كان قال إيه ومن كان, كان يريدها حرس الدنيا نؤتي منها بعنبله منها من الدنيا لكن ما هو جايل هذه إشتى ما بله بجلس من الدنيا يعني الذي بيعمل عمل صالح في الدنيا هذاي بيعمل أجل الدنيا قال بيع أجل نتيجة في الدنيا مم مم اللي بيعمل عمل صالح في الدنيا أجيله قابل في الدنيا. لا, لا أي عمل الذي بيعمل اجر الدنيا قال بال قال والله يمكن بيستبردي عند الفنان هذ بيعمل جلجله نتيجه في الدنيا قال بين هذا له الدنيا بيجي له في الدنيا يعني يشتي على نما على عليه في يعمل أي حاجة في الدنيا بنجيله يروح يبيع يشتري بنجيله يروح يحرث ولا يزرع ولا شيء يشتري في الدنيا يجيه بيجيله بيجيله منها ما بيجيله كل شيء وحتى دخلوا فيها ونجد يعني دخلوا فيها إذا أحد يعمل أعمال صالحة ما يشتري الدنيا فيها ربي في الدنيا وناهضوا من الآية هذه قالوا <تصفيق> على من على سيد مجد يعني سيد مجد قال مره حنروح قال بريطانيا وبيتعالج الجهاز صلاه راحت مصراني قال هب شرو بيقول حين إحنا على حق يعني النصارى حين احنا على حق شرو كيف انعم الله علينا نعم كبيرة بلادهم يعني خضرة واموال ومتمكنين وم يعني رفاهية فالحين انعم أنا الله علينا حين على حد وانتو قال كفاف بلادكم وما بالله إذا جاء مطر جاء مصائب جاء عليكم كوارث جاء عذاب. في فالحين احنا قال ايش يعني على حد الله نعم علينا ورجع جاوب عليها يقدم مثل زي يعني انتو قال, قال انتو صدق بتعملوا في الدنيا اعمال خير اعمال خير لكن ما هو جاء لكم فيها اجر في الاخره نحن يسبروا منظمات للأهل، ساعد منظمات خيرية، تساعد المساكين. هم بيقوموا في هذا المشاريع كثير. قال أنتوا بيسبروا هذا؟ والله بين معارفهم في الدنيا مقابلها. بتفعلوا أفعال خيرية وبيجي لكم جزاء في الدنيا. لكن ما في الآخرة ما عاد يجاهشي. أنت سير إن الآية. قاله قالوا من كان يريد هرسة الدنيا نأتي منها وما له في الآخرة من نصف. ما في الآخرة ما عاد يجاهشي. إذن ما هو معنى إذا لجركم شيء في الدنيا أنكم صارحين ما بل أنه جي جي عملتوا هذا الأمر فأعطاكم الله في الدنيا عبا آية ثانية لا. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشع لمن نريد قال لي اشتر عاجلة اشتهاب لي اعجلها لكن ما في الآخرة قال ما عبي يجيلي شيء ورجع جواب على سدي مجدين بهذا الآية من كان يريد العاجلة جاء قالوا انه سكت يعني ما هو مبلغ الأجل بتفعلون أفشا بيجازيكم ربي في الدنيا وفالآخرة ما عاد لكم شئ فقال من كان يريد حرث الآخرة نديد له في حرته ومن كان يريد حرت الدنيا نؤتيه منها قلنا اللاحظ نبل نهبله منها وهناك بأي يلزيادة بتكير على ذي عمله وهناك بأي عمل ما بلادي قبلش جزء منها ومن كان يريد قال نعتيه منها وما له في الآخرة من نصر يجي في الدنيا الذي يعمل الأجهد الدنيا يجي له ورجعه ولكن ما الآخرة مع ذي جالي أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله قلنا لكم أم هنا بقبل وال هنا ومعنى الهنزة هي بسيط الإنكار نعم كان قال بل ألهم شركاء شرعوا لهم؟ بل كيف, كيف هل معهم شركاء شرعوا لهم كذا؟ يعني بيستنكر ما بشي هذا الأمر أم لهم شركاء وجرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إلا كيف أنهم ما بلضوا اتبعوا شرع الله يكاد معهم شركاء يعني آلهة مع الله أبعث هاي اللهم يعني بيدعموا حين بيدعموا قالوا لهم شركاء يعني بيدعمون بشركاء مع الله هاي هكاد معكم شركاء قالوا لكم دين ما بالشيء فبعا دولة الأصنام ما سبروا مبلغ ان بيست... يعني يستنكر عليهم هذا الأمر أنه ما بيحصل لهم أن هذا ولا ما هم شركاء ولا سووا لهم شيء ولا شرعوا لهم ما... يعني لا يعقلوا ام لهم شركاء وجرعوا لهم من الدين ما لم يعذن به الله وقالوا الله يستعد معكم آلهة ثانية مع الله شريفة مع الله جعلت لكم دين غير ما أراد الله ولولا كلمة الفصل لقض بي بينهم أقول ناركوه بين هذا أنه كد... كد... تم البيان وقد ظهرت الحجه عليهم وقد معارفين مع بلا مثلا عناد وتكبر كما نبه في كثير من الايات وهنا قال لولا كلمه الفصر لا بينهم ما بلا ان الله قد جعل موعد للحساب حدد الله موعد للحساب وما هو وجع الحساب الا فيه ولا ديدهم يستاهلوها الان كان المعنى ديدهم يستاهلوا قد اصبحوا احداء بالعذاب ولولا كلمه الفصل للقضي يعني كلمة الفصل وهي كلمه اللي بيرجع يفصل بينهم يوم القيام. لولا هذا الشيء وان الله بيجعل هذا الامر ان انهم يستحقوا انهم ايش تم الثلث قد تم قد العقوبه الان الفصل هو يعني عقاب المؤمن الله الصالح ولولا كلمه الفصل للقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم لكن يؤكد ان الظالمين لهم عذاب أليم وأنها يعني ما أجع ما هم مستطعين يتحملوا فالظالمين مشفقين مما كسبوا وهو عدم بهم يرجع يوم القيامه يكونوا في خوف شديد لأن الحين هذي ما بيبالوا بيسخروا بيستعجلوا يلا هوين العذاب قال برجعت تراهم يوم القيامة يعني واضح عليهم مشفقين خائفين مما كسبوا بسبب أعمالهم خايفين بسبب أعمالهم وهو واقع بينهم ما هو نافع لهم الخوف بده ما خافوا بده ما ما ينفع ما من الدنيا الدنيا اذا خاف أحد من الله بيسبر عدي يعمل على حسب الخوف وإيه وين جاء. لكن ما في الاخر قال ما بلبجي خوف شديد ورجعه ولا هو نافع وهو واقع بينهم يعني سواء خافوا ولا ما خافوا كانوا يعني ما هو نافع لهم الخوف قال ترى الظالمين مش فينا في ما كسبوا وهو واقع بينهم خايفي من العذاب لأن مدارن كدت اكتسبوا أعمال إلى العذاب أو يعني باجي الله يعذبهم الله عليها و يعني ولا هناك لهم الخوف وهو واعيهم بهم يعني والعذاب واعيهم بهم ما يعني ما معهم منه لو خافوا كم خافوا والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين قالوا في الجنات قال كان الروضة قال المكان الذي بيجتمع فيها الماء والشجر يسمى روضة في الجنات في الجنات معناها الخضراء ذي هي مليئة بالأشجار. لكن الأماكن كان عادها أحسر الأماكن فالجنات بجي مكان يجمع فيها المياه والخضرة قال هذا الأبسر قال الفرق بينهم ولا برجع يخايفهم من العذاب وباع يعدفهم ولا هم نافع لنشي والمؤمنين قالوا هايش آمنوا قال هي روضات الجنات لهم ما أشاءوا لهم اي حاجة يلعبوا بها اي حاجة هذا حين يجي كلام من عند الله يعني ما الجهد احد يوصل الله ذي يقول لك هذا لان الله قادر حين تدريب خلقه هذا تدريب قدرته يعني اذا قادر انه يحصل لك. ما هذه خلق السماوات والارض وما بينهما يعني وهي أشياء, يعني اشياء هائلة ما جهد يوفر لك هذه بشتيك إذن لهم ما يشاءون باي السلام أي حاجة يرغبوا فيها لهم ما يشاءون عند ربهم قال ربما يلعادهم مكرمين عند ربهم <تصفيق> عند أهدي بعضهم يقول ذلك هو الفضل الكبير هذا أن يحصلوا على هذا النعيم ويؤمنوا من العذاب هذا هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده هذا يبشر الله بأهد العم وقال بشير ونذير إن ذرهم يحذرهم خو... من جهنم وذيها البشاره يبشرهم بأنهم بجنب روضة الجنات لهم هاي شاءون ذلك الذي يبشر الله عباده <تصفيق> <تصفيق> نعم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الذي يبشر بها المؤمنين الذي آمن وصدق الايمان بالعمل قل لا أسألكم عليه أجرا إذن هذا الأمر العظيم ذي النعمة الكبيرة والفضل الكبير قالها قل لهم يعني لأن في الواد خب يعني خدمهم ونفعهم ونفع نفع ما بعده قالها قل لهم مقابل هذا قل لا أسألكم عليه على هذا العمل كله لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربة إلا مع المحبة في القربة قالوا إن قال المحبة في القربة إنها ما قال إيه يعني ان المفروض إن المادة تكون فيهم. قال بيقول محبة لفلان عادة بلام. هنا قال محبة في الجرباء. يعني قال انها أبلغ قال المفسر أبلغ في هذا حتى إنه تجعلهم عليهم محلل إيه للمحبة تيجي هم المحل محل محبتها. إيه حتى قال لا تعلقه بايش بالمادة جالب كائن يعني تكون إيه يعني جعل سفه إلا يعني كان جعلها محل وقال هذا أبلغ وأعظم. الا الموده في القربه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم قال علي وفاطمه والحسن يعني وفاطمه واولادها فهنا قلنا لكم هذا حتى هذا قالوا بالله يعني بلاغه الكلام والله في الواقع <الواسطان> <أسفان> <أو> إنها ما أراد إنها ما أراد الله المحبة أهل البيت إنها يعني أوجب الله يعني جعل مقابل الزعوة الأجر هو المحبة أهل البيت وما أراد الله حس على محبة أهل البيت إلا إلى الناس لأنهم إذا حبواهم يعني بايك بايك يتابعون كأن وإذا تبعهم باين جاب كان من يقول ما لكم عليه من أجل إلا انكم تستمروا على هذا تستمروا على هذا الدين وتتمسكوا به ما بلا مجهدكم إلا, إيش؟ إلا بهذا الأمر إلا مودة إيش؟ أهل البيت كأنه قال هكذا ويؤكد لنا هذا المعنى أنه قال في مكان آخر قل لا أسألكم قاله ما سألتكم عليه من أجل فاولكم لكم الأجل الذي طلبته هو لكم المنزع ترجع اليكم إذا محبة أهل البيت في الواقع هي وسيلة ليش للنجاة؟ لأنه إذا أن أحبهم صدق بيتابعهم ويتبعون وهذا هو السبيل الوحيد أهل النجاة. كأن الله قال لا أسألكم قل لهم ما مارس منكم أجر إلا أنكم تتمسكوا بهذا الدين وتعملوه وتستمروا عليه. وما جاء لكم تستطيع ولا ولا يمكن ذلك إلا بأن متابعة أهل البيت هذا قال إلا الموضع في الفرقة. ونذكر. أحاديث كثيرة في حول هذا الموضوع في يعني بالنسبة للفضل اهل البيت منها التنبيع على أن هؤلاء يعني زبرية الأشع الحسنين وأحاديث كثيرة منها قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائجهم لهم في أورهم والمحب لهم بقلبه ولسانه هذا قال قاله دب جعش فعلناه النبي يوم الجنة وحادث آخر أن قال لي إيه لا تزور كدماء ما شخص يوم الجنة لا تسئل عن أربع عن عمره فيما ما وعن ماله من أين من أين من اكتسبه أي انفقه عن شبابه فيما ما أفنى, في أفنى؟ لا إيه عبد واحدة عن عمره فيما ما عن ماله اما وعن ماله انفقه وعن حبنا البيت ما يعني يوم بيوم عن هذا الامور وايضا ايضا <ترجمة> <سؤال> في حديث انه قال قال في روايه من الكشاف الكشاف ما هو يعني في البيت ما يعد بل بالعكس لكن روي حادث في هذا القص، قال من مات؟ قال روي عنه قال الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له؟ ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا واستكمل الإيمان؟ ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها؟ ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له في قبره بابين إلى الجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد على الله قبره مزار ملائس الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. اللي <تصفيق> قال إيش اللي ماتوا أي, آي في بغض آل محمد قال بقى مكتوب هنا يعني ما ما ألا ومن مات على بغض آل محمد مات ثافراً ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة لأنه, لأنه ما ما يعني ما رضي بهذا الدين لأن الدين جعلها الله ربطها بأيش؟ بهؤلاء فلذا نفهم أيضاً قلنا أيضاً من الآية لذا هذا قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودس في القرب، ومن يكترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكر هذه اكترف حسنة يزيد لها الله فيها حسن ويضاعف لها من الأجر ويزيد لها أيضا ويؤفجه ويهديه لها كثير من الأجر من العمالة الصالحة عدل لها ربط بالكلام ووشة لها ربط بالكلام السابق وبيع حكاتي لها في القرباء ايه وحتى فيها الغوايات يعني ما اكترف حسنة في حبنا يعني يزيد يحسن إلى أهل البيت يزيد, يزيد الله له فيه حسنة ولا مزفة إده؟ يمكن يعني من يقترب يكتري حسنة يعني في يعني من يقترب من يكترب يعني حن قال إلا المودة في القربة ومن يكترب حسنة يعني من يحصل على حسنة في هذا الأمر يعني في ايش في القربة نزيد له فيها حسنة إن الله غفور يشكر نعم نعم. فيها روايات كثيرة إنه اللي يقترب يعني يكترب حسنة يعني في آش في حبه جميل. ومن يترف حسنة نجد له فيها حسنه إن الله غفور شكور. إجابة إن الله غفور شكور يعني إذا واحد رجع إله لو كان فعل ما فعل بيغفر الله له وشكور بيع يعطيه الكثير الكثير مقابل ايش عمل قلب؟ أم يقولوا نفترى على الله كذبا؟ كان بل بل أي يقولوا نفترى على الله كذبا؟ هذا هذا الرجل افترى على الكذب على الله فأني شاء الله يختم على قلبه يعني كيف ان هذا يعني ايه يقول انه يكذب على الله وانه ما هو رسول من عند الله الله مكنه وجعل على أيديه يعني على يديه معجزات واضحه وأيضا لو كان لو كان ما بلغش يكذب على الله ان الله من, إيه من يمنع من هذا الأمر من يمنع على الامر يعني لو بدي ربي يعني لو كان كذبنا من الله من لولا ان شاء الله نحكم على قلبه لو كذب يعني فين قال لو قال فأين يشاء إلا على قلبك يعني لو كنت يعني لو كنت أجل لو كنت مفتريل لو كنت ثابتا يعني والله أشياء نم يمنعه من هذا ما مخله الله يدعي الناس بهذا الوضوح وهذا الإعجاز ولا إيه نم يختم على قلبه يعني كأنه يغطي غبي ما عايز يسر يحني يقابل بهذا السلام ما عايز يسر التسلم بهذا ما عايز يرفع هذا الأمر لأن الله هكذا قال، ويمحو الله الباطل ويحق الحق هذا جاعدة، إن الله يثبت يعني ينهي الباطل يغيره، يزيل الباطل ويحق الحق يعني يثبته ويرسخه ما منحلاه له كذا، ما منحلاه ويجعل لها تمكن ويمحو الله, ويمحو الله الباطل، يمحاه يعني يزيله وينهيه ويحق الحق بكلمه دي. يعني بكلمات يعني بجواه أو بأوامره وما أنزل إنه عليم ببعض السطور عليم قال بكل يعني ما في كل نفس فلا يمكن أي أن يستضع أحد أن يخفي على شيء ولا أن ي يعني يخفي يلعب على هو دارب النبي ودارب حين أي الله على فأنما لأنه وبلغ عن إيش عن الله ما هم بيكذب على الله يعني الله دارب كل واحد ما هو بس بري كذب على الله والله ما يدري نعم، إنه عليم قلوب الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. قال الذي يقبل التوبة على برقهم. نعم عبد الله بن شطار يثنا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.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 قال وهو الله الذي, وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعله هو ذي يعرف الأعمال ويدرك الأعمال ويحفظ الأعمال وإذا إذا أراد الإنسان أن يتوب ويرجع اليه بأي يمكن يقبله فهذه ينبغي أن يتوجه الناس إليه قال إيه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يعني ذاك فعل الإنسان محاطيه لو كبرت كما بلغت ولو كانت يعني في الكبر كما كانت بيقبر التوبة عن العباد ويعفو عن السيئات ويعفو عن أشياء يعني إذا هي صغيرة ولا أشياء سهلة يعفو عنها إذا كان الإنسان قد تاب من الكبائر يعفو عن السيئات بيقول عن الصغير يعفو عن التوبة عن كأنها عن الكبائر والنفع الصغائر في عنها يعني بعيش الله عنها حتى يعني لو ما مم. مم. مم. يعني هذا يعني هو دي يعني هذا الأمر نعم عادة له. عن السيئات ويعلم ما يفعلون هذه الناس يعني اذا هو ذا ال الذي المفروض ان توجه العباده له. ما توجهها الى شيء ما يدرك اي شيء ولا يؤثر في الشيء ولا بيضرك ولا بينفعك ولا تخاف من قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال هنا بيسبر جمل المعنى ويستجيب للذينه. يعني جبهة لام محرفة مثل ما قال وإذا قالواهم أودنهم. أو قال يعني وإذا قالوا لهم ما بيكيل الأوادى. ما بيكيل الأوادى. قال وإذا قالواهم يعني قالوا لهم وهنا نفس الكلام وإذا إيش ويستجيب للذينه. يوه يعني واستجيب الذين اشكي على الذين انهم الله يو بس يعني والله بيستجيب للذين امنوا وعمل من فضله التوبة قبل ما كان في يعني في سياق يعني, يعني بينفهم يستجيب للذين آمنوا وعمل بيستجيب أذيق يعني وبيزيدهم على على ذلك ما تجعل بيحب هينبيبلهن ويعفو وهم بيستجيب وهم <ورشو تصفيق> بيستجيبوا لله لما بيدعهم إلى التوبة وينبهم على فضل الله لا مش بمعاني ثاني لاعرف معنا ثاني لا <تصفيق> معنا ثاني لا, <تصفيق> لا لا, بقى لا, بقى بقى لا, بقى لا. بقى لا. ربما واحد اللي بيفهم الحين بيقول كأنه في سياق وإيش بيحصلوا عليه الحين يقول ويستجيب الذين <تصفيق> عمل يعني بيستجيب لهم وبيزيدهم فضله بيستجيب لهم عبي يزيدهم يعني بي كافهم على ذي قد عملوا لا سهلة غادي السياد لا كان السياق ولا كذا يعني جعل حتى الفاعل واحد <تصفيق> الله بيستجيب لهم وبيزيدهم يزيدهم يعني بعد ما يثوب عليهم يمدهم بالأوطاف <تصفيق> اذا يستجيب للذين آمنوا لا يستجيب لهم يعني أعمالهم واذا رجعوا بيتوب عليهم وعد يزيدهم ما هم بلا يستجيب لهم وبس على حسب اعمالهم مو بس يستجيب لهم ويزيدهم من فضله هذا قالوا احد المعلومه اصبر ان يستجيب الذين, أمن. يعني الذين أمن، أهم امنوا يعني يستجيب الذين امنوا يستجيبوا لله دعاهم شيء الذين امنوا وعملوا الصالحه فيستجيب ويزيدهم بعد التوبة. من فضله <تضح> على الأول. <تصفيق> تمام يعني إن لأن بيكر مع كريم بيخبروا الزباج النعيم نفس الاستجابة يا سيدي نفس الاستجابة المطلوب لل للتهويم ما هو كافي إنهم بحاجة, بحاجة إلى تدبير <سؤال> يعني في الواقع إن إحنا بسال في سياق الكلام عن الله الله بيقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعرفوا ما يفعلون ويستجيبوا الذين آمنوا ويزيدهم من فضله الكافرون <سؤال> قال, قال. ويزيدون من فضله والكافرون أنا عذاب شديد أما الكافرون قال إيش ما هو جاي لهم أي شيء لان حلم الله معهم قبل بينهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوه في الارض لا يعني هذا يعني إن الكلام لا بين اذن وش بيحصلوا عليه المؤمنين من النائم حين كان الله بيستجيب لهم ويجازيهم على امانهم ويزيدهم واما الكافرين بما هو جانهم لا عذاب شديد نعم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغى في الأرض هذا الحين قال بالنسبه للأرزاق الأرزاق بيعطيها الله على يعني كأنه على ما هي المصلحة للناس وعلى ذي أنفع للناس ولو زيد قال لو زيد الله الرزق للناس الناس من يخربه لو يزيد الله الرزق للناس من يخربه أبصر ذحينه ما بيجي بحمل الله شيء بسيط وبيجي بقي كبير من ذيذي الذي بيحصله على المال يا هذين بيحصلوا على المال قال بس كثير منهم بيتجبر ويطغى على الناس ولا حين فحك حين يجي لهم مال فما ما لا شيء لو زيد الله ألم قال أهنمني قال إيه لا بغوا إلا أكثروا فل... يعني من الفساد لو لو تقتضي ما في ما بعده يعني ما حصل قال ما بيبسط الله الرجل ما لو يبسط يعني ما ما تبعهم لا شيء بسيط ما لو زيد الهنمني يخربه جار ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ما لا يبغى بالهم لله قليل يعني حاجها لا يبغى بالهم جار لأنه يزيد لهم لو, يزي لو يبسط بشكل كبير قال من يبغوا في الأرض يعني يبقى يبقى فيها ويفسدوا فيها بالحمد الرحمن بجعلنا لما ما؟ أيوة بيرزقهم أيوة هذا بيرزقهم ها؟ واه ما يزبر أنا كيف بساتر؟ ما نبسطر هم كذا عندك؟ يعني لو يزيد الله عاد يجي خل بكثر. البس يزيد يعني يزيد الله بشكل كبير. واي ما؟ لا كبير ما أي شيء. ذا ذاذي الناس كلهم يعني حتى امريكا وزينت فوجمر ما أي شيء. يعني لو يزيد الله زيادة أكثر بساتر الله يعني لو أنا يعني زيد مثل مثلا مئة مرة من يجي علي معهم. قال منجي بغي كبير أكثر من لا أبغى أكثر منه ما يشيد الله يقول ما يشيد عند الله بيقول هذا لأنني عمل ذي مع الناس ذي مع الفسارة وكل ما هي يعني هي حاجة بطيطة. ما لو زي الله زي يعني ما بلا بيقول كل... ما منع من الله عدم الله قادر لكن ليه فقال ولو بسط الله رزق عباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء انه بعباده خبير بصير قال هو يعني لكن بقدر, بقدر يعني بمقدار معين بينزل إنه خبير يعني يعني هو عارف وشو الاحسن وشو الانسب انه خبير بصير لازم نقول ان كلامه ببعض المؤمن او الفضلاء او عام عام عام عام لا عباده عام عام مشتي ان الناس يعني ان الله هو اللي بيرزق ويعني سهل عليهم أن يرزقهم أكثر من ما هم فيه يعني ملايين المرات سهل على الله لكن فإذا لو كل ما زاد المال كل ما تغى الإنسان فلو بسط لهم أكثر من هذه موجود لو بسط لهم أكثر موجود إنهم يتغافل ذي <تصفيق> قال في الآية حكث الزخرف قال يعني قال إيش قال لولا أن سوارة سوارة لأني يكون ناس واحدة يعني لولا أن الناس باي يكفروا إنهم يجعلنا الكشفار السقف من ذهب وفضة، السقف سقف البيوت مثل ما يعني جيه صبه وجيه من ايش من الذهب، والدرج جيه من ذهب، ما بالله رجال الناس، كان بيع بيع يعني بأسر على الناس ويضعفوه إذن ما إذا كان الباقي موجود في الأرض، والله ما ما يشتيه. <تصفيق> ماهو ماهو ما هو ما هو ماشي الله ما يشتيء هو عدم خيرين فيه ما مثابله أيه <تصفيق> خير مثابله يعني لا المؤمنين او الناس البعضهم لا لا حتى أول المجرمين يشتيء الناس جميعا لا يشتيء كله إن الله ان الله ما قال ذي الرزق العباد ويمك وذحين الرزق ذي بهبل الناس العباد ما هو الله قليل ما لو زيد على هذا إنما قال لو زيد هذا صدق شئنا امر سهل على الله ما بل نحجارة كان فيها المثلع الهم والأنفع هذا، فيه فيه فيه ولا فيه فيه فيه لو يزيد لهم قال مجيء بغي أكثر وفساد أكثر. ماهم ممكن أن تجعل عباد الرحمن يعني موجع حدثهم يعني موجع عباد الرحمن الرجال اللي يجيء لا غير ما بشيء ما يدل على ذلك شيء ضروري جبه الاضافة هنا ما سبب أحد الاضافة بدون شيء إيشير إلى ذلك؟ الإضافة الإضافة إلى الله هنقول ماهم عباد ماهم عباد كلهم. كلهم. ما... ما... كله حتى المجرمين عباد لا المجرمين هم عباد الله وهم معهم. عبادة لا لا, لا وعباده يعني حتى المجرمين ما بالإضافة التشريف ما رشالا ماهم كلهم قال والله بسط الله رزق عباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء إنه بعباده خبير بصير وداري بالأنصبلم والأفلح ولا ما هو سهل ما هو صعب عليه أن يرزق مثل هذا ملايين المرات وصف الله لهم لعباده جميعا كلا يا عباده لا زيد لهم على ماهم على ذا الحين ومن يجيه فاغي وفتا اشتنبه مؤمنين اشتنبه على فائدة الهم انهم الله سبحانه لا هم الله يعني ما؟ حصل الفاغي لا سهلا ما هو سهلا لا يزيد اكثر, مزيد أكثر, مزيد أكثر. مزيد. يعني الا كان المعنى ان ما هو بسيط يعني ما هو حاجة. مع... مع... مع... مع ما ما ما ما الذي أعطوا لو الله يبصوت إن مجيء إيش؟ مجيء زيادة على ذا بسير. قال ووهو وهو... الذي ينزل الغيث من بعد ما كان طوى ينشر رحمته. قال الله ذي بينزل الغيث من بعد ما يأس الناس من الإيش؟ من ال المطر. ورجع ينزل الغيث وينفعهم وينشر رحمته. قال بينشر الرحمه يعني كأن الفوائد حقت الغيث وهي الإيش؟ الرحمه من عطايا ينشر عطاءه وإيش؟ رزقه وغادره بالاش بالبركه في الثمار وفي الاش والزرع وينشر رحمته وهو الولي والحميد الولي اللي بينفع هذه بينفع وينبغي أن يكون الاش اتجاه الناس إله وذي ما ينفع والحميد الذي ينبغي أن يشكر وهو لانه على لانه يعطي الكثير الحميد يعني هذه احمد يشكر والولي دي هذه ينفع والله لا ولا الولي اللي بينفع بيقول ما لكم ولي ولا نصير ولي ينفعكم ولا نصير يحميكم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا جاء قدير قال من آيات الله وقدرته خلق السماوات هذه كلها والأرض وما بث فيهما وكل الذي فيهم قال من دابة والدابة قلنا لكم كل ما يمشي هنا طبعا قال بيسبر جو المعنى وما بث فيهما وهو أذف الأرض والله أيضا جبه دابة دواب فالأش لأن الدابة هذه تمشي الإنسان قال أنه دابة أي شيء يمشي فانقل في السماء يعني اذا قلنا في السماء اشياء تمشي كذي الملائكه تمشي ولا جنبها اشياء اخرى تمشي ولا يعني يعني باشر وما بس يعني يقول ايه فيهم دابه ولا في بعضهم قالوا في يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فمن البحر وما بلا من واحد منهم قال البحر المالح فيه لؤلؤ ومرجان قال يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يعني بيجي منهم لؤلاء مريان وما بلا من واحد منهم إذا تخرج من واحد يعني بدون من أثنين بدون من يعني لون بلا من بعضهم هناك قال بيسبر يجوا ما بلا الدابه ما بلا فيش في الأرض وبس وبايسبر أيضا احسن. ما جوب الدواب يعني شيء تمشي اما الملائثة تجيب تمشي جعد معها أيضا بتمشي غير الطيران والله يجيب حيوانات يعني كائنات أخرى ما احنا عارفينها ما بمانع قال وهو إذا هذي وبس فيه ما ياشي. قال وهو يعني أجوا من آيات خلق السماوات والارض وما بث فيهما من ذابه وكل ما كثر وانتشر تجره وهو على جمئم إذا شيء إجماع قال إذا أشاء قدير ما هو صعب عليه فدي أو جدهم شرهم كثرهم يعني في الآخرة إذا هو سهل عليه إن إجماع نعم نعم بيقولوا إذا بيقولوا فرق بين اذا الشرطيه وان الشرطيه عند في ذا شك فقال يعني إيه مثل الحين قال إيه ان يشاء الله يختم قال ان ان يشاء يعني لان ما هو حاصل لكن ولكن اذا بالشيء بايث حق بيقول اذا اذا بالشيء ما يحصل بيقول اذا اذا إذا يشاء قدير نعم وما اصابكم من مصيبه بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير قال ان المصايب دي بتحصل للانسان ما اصابكم بما كتب أيديكم بسبب اعمالكم قال يعني المصائب اللي بتصيب الانسان هي بسبب اعماله ها قال ما نعم قالوا ما دي مبتدا وبما كتبه دي الخبر. حضرت. حضرت. نعم وذي في قراءة حفص يقول فب فبما كتبت ما, ما بل إن المبتدا قالوا يتضمن مع الشر وهو خبر. نعم بحديثنا ما يصاب يعني ما بشيء قال الا بسبب بسبب منه حتى الشاكه قال يشاكه الانسان تجيء بسبب منه وهذا في الواقع هو نعمه اذا هو اذا جاءه تعجيل تعجيل مصيبه اذا جاء يعني قال المصيبه دي تجي للانسان هي بسبب اعمال منه واذا وفي الواقع انها نعمه اذا انه قال واذا اجل الله خلاص ما عاد يعاتب عليها اذا عجل الله العقوبه جاء واحد مؤمن وجاء منه اشياء وعاقبها يعني وجاء له مصائب يعني جاءه نعمة حتى بعضهم يقولون انتها ارجى ايه فرحوا بها خصوصا حين قال واعفوا عن كثير اذا قداش اذا عجل الله بمطيبة في الدنيا فربما يجيه يعني لجي البعض قال ما اصابكم مصيبة بما كسبت ايديهم بيجوا بسبب أعمال اعمالنا لكن بيرتفع عن واحد وزرها ما يجي لها في فالاخرة يعني ما بيصيبكم ما بيصيبكم على كل الحاجة يعني ايه قال ولا ايه؟ قال م. ايه ما ترك عليها من دابة والله يحاسب الله والله عزيز ولم يحاسب الله, ايه. الله. الله ايه. لا أخذ الله من أكثر لو يأخذ الله من بما كثبه لو بيعا أخذهم شيء قال ما من قبضي حاج على ما بيجي من أشمن أخضاء فقال هنا اذا نجيب معناها قال ما أصابكم مصيبة بما كثبت أيديكم فتكون بسبب ايش عمل الإنس مبلغ اذا به مثل الطفل هذا الطفل هذا اللي ما مسافر يجيه هو انه بسبب اعماله لأنه ما بده مكلف والمجنون يقولون مثل زلال قالوا بايش باجيهم من الله تعويض ما بيجي ما بيجي داخله في ذا الكلام ما هم داخلين في ذا الكلام نعم نعم لكن هذا هم قس سلم ما في به الاذان ثان ناي لكن والطفل ما هو عوض الله ف هذا انكسر صح ان كل مصيبه الشحن المؤمن أكثر أكثر <تصفيق> ما كل إيه معناها كذا منا والمؤمن متلاه إيه لكن الناس الناس له بسيط ما كل ما أحب الله عبده صب على الملأ نعم نعم صح صح يقدر ما لا لا, لا لا لا الله لا لا ما أكره لا لا لا في إسبور لأن لا على لا لا فالواقع فالواقع م انت م. انت عارف إن يعني فالواد ان الحاجة السهل هذه في هالإنسان تستأهل على عجوبها شديدة في الواقع لو جاله وجماه جال في الدنيا ما جب جب جب جب جب جب. ها لكن لكن مع النبي ما يجي على شيء لا ما يجي على شيء ما لا ما ما ما... لا ما ادري ما ادري ما بعضه يعني لا ما بلا يعني حكم على مرء في ايه لما في ما وبي... ويسامح في السير ما قدوا أي حاجة سوابها بلكم مطيبة علىها وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولا نصير يعني ما جهدكم ما أنتم بمعجزين يعني ما جهدنا أن نعجز ربي ما جهدنا نفوته إذا أراد أن يصيب الإنسان بشيء ما جهد الإنسان يهرب منه يعني ما قال بمعجزين يعني فائتين ولا ما جهدكم تأه... يعني تحتموا عن أقوبة الله رجل الله أقول الله أضابكم عموظ البطائر حامكم وما انتم بماجذين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال ما جهدكم تفوتوا ربي اذا اراد الله أن ينزل على الانسان عقوبه ما جهد الانسان يهرب منها وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يعني ما غير الله ما عجدك ما ما معك ولي احد ينفعك ولا نصير احد يحمي عليك امام الله ما بلا اللهذي يعني اذا اراد الله بك شيء ما حدا ايش يمكن ينفعك ولا حد إذا اراد مخضبك ما جهد أحد فعل ونراد كذلك ولا جهد أحد منه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن اياته الجواري في البحر سالعالم قالها من الايات الله دل على قدرته ومن يعني ومن نعم علينا الجواري يعني الذي بتجري في البحر وهي سفن الذي بتجري في البحر هي سفن ها قال سالعالم يأتي مثل الجبل كبيره مثل قال يأتي كال كالجبل العالم هو يقول العرب عالم إذا الجبل قال هي قال, قال كانه علم في راسه قال ايه قالنا قالت تتمدح اخوها يعني بتمده قالت كانه على في راسه نار رجع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى قالت له الله لم تكتفي بان قالت علم حتى جعلت فوقه ايش حتى قالت في راسه نار في دحين توصف انك كالجبل يعني حاجه عذره جار وقال ما جد هذا حتى قالت فوقه نار نار تجي إذا يعني بيتميز زياده قال الله كان بسفن كبار وداخلهم ما بل ما هم مثل ذحين صدق. والله كان بسفن كبيرة. يعني. قال قالوا من آياته الجواري في البحر كل العالم. لكن ذحين قال إين يشيع يسكن الرياح فاضرا نرى واخذ على ظاهره. وقف الرياح وخلاص وقف في وسط البحر ولا عد تتحرك. خصوصا ما كان معهم داخلهم إلا على ليه؟ إلا على الرياح. بالشراع. إيه. ها؟ بالشراع. نعم والرياح اللي بيستيرها. قال إين يشيع يسكن الرياح لو وخلاص ووقفت فيفرن رواكد على ظهري إن في ذلك الآيات لكل صبار شكر يعني كأنه بيقول لكن وفي هذا يعني المصائب وهذا المغ يعني هي آية لكل إنسان لكل مؤمن لكن المفروض في كل مؤمن أن يكون أن يجمع بين الصفتين أن يكون صبار وأن يكون شكور صبار إذا عمل يعني إذا أشجع له والله يصبر لا يزع وصبور يعني هذا صبار، وشكور إذا حصل على النعمة يشكر الله عليها قال لأنه قال إنشاء بسكن الرياحة في أبرنة الرواكب قال أو يوبك هن بما كسبوا، ولا يهلك يعني يهل يعني يدمر السفينة بسبب إيش قال، بسبب أعمال أهلها يعني الجواري أو يوبك هن يعني الجواري يوبك هن يعني يدمرها يعني, يعني يفنيها نعم. <تصفيق> نعم والله يعني ذاك ما ما بشيء ما بشيء خلل فيها ولا ب ولا شيء يعني حين يقول يقول يقوم رشيج البحر عليها قال أو يبغوننا يعني يبغى الجواري بسبب ما كسبوا يعني بسبب العمل كأنه اشتنروا المصائب كلها يعني ما بيجيلها بحسب العمل أو يبغوننا بما كسبوا ويعرف عن كثير وبيتجاوز عن كثير من ذي اكسبه الإنسان ما ما عاجب عليه. او يبي يجونا ويأكل يسكن إيه يو يو أو لا يبي يجونا وعفو يعني ولا ولا, ولا ولا يعني لو أبغى أن ما كسبوا ما عاد في عن كثير من الأشياء إيه قال إيه نعم او يبي يجونا ما كسبوا وعفو عن كثير عزبر يو يبي يجون يعني دمرها وبذاك دمرها ما مع معنى إنه بكل المصيبة بيحاسب عليها ما قالوا يبي بما كسب يعني ولا يعني دمر السفينه بسبب ايش ويعفو عن كثير يعني اذا يعني لا, لا. ماشي فيه, فيه عن كثير يعني, لا. يعني يشا... ما يعني بنفس بنفس السفينة. أيه بنفس السفينة. يوبق ويعفين. نعم. يعني يوبق كل شيء. يوبق من يوبق هن, هن, هن ويعفو عن كثير. عادوا في جواب الشرط. هذا هذا لحظه ها ايوب يقول ان ما كتب وعف عن كثير هذا قلنا هذا المعنى اذاكم مجزم تمام لكن ربما ان ايوب يقولنا يعني يدمرهم واني جاي يدمرهم ويعفي عن كثير من يعني من المعاصي ما يعاقب عليه لكن في غيرها لا في ولا في غيرها على بجاب الشر تبع المشاء يعني تدري ما بيت معنى اذا اوك ويعفو عن كثير هاي. ما بلشنا نعبى عب به تفسير اخر بيقولوا ان يعفونها مثل مرفوع يعني ما بلا حذف ما بلا الواو حذف الواو ما بلا حذف يعني ولا عن كثير لا ما القراء يعفو عن, عن كثير مل. مل. مل. مل. بيصبر. بيصبر في كثير من الأفعال لا بس ويدعو لا ويدعون إنسان بالشر إدعاء بالخير. لا ويدعو بالشر بالخير. ما ها, ها هو أنت ايش ما قال قال الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيط قالوا لا. لا. يعني و... يعني وهم يعلمون في جديد ولا. الذين يجادلون في آياتنا ما من محر. قالوا ان ما لهم من منجا من عذاب الله لا. ما, ما... لا. على سهل او يقول ما تسبوا ويعلمون، لكن عبه في قراءتنا نافع ويعلمه <تصفيق> بغرور، <تصفيق> ما بغرور. ما بغرور. ما بغرور. ما بغرور. ما ما بغرور. ما بغرور. ما بغرور. ما بغرور. يا سيدي على ما برجع ما ما ما بغرور. ما بغرور. العذاب عمل عم من جاء من ربي أيها. وقال وسيعلم الذين ظلموا أيام لا بيدروا كما جاء إذا ما أراد الله بهم شيء ما أجهتهم يهربوا منه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى حبسر قال أي شيء الذي بيأتيكم الله ما هو لا متاع يعني بالحق قليل ما هو لا حق المسافر حق المسافر سماه متاع يقول متاع كأنه زاد المسافر قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ما هو لا شيء بسيط وما عند الله يعني يعطيك الله في الدنيا ما هو لا شيء بسيط ما هو يعني يعني الافضل منه والاكثر منه قالوا ايش عليه الله لك في الاخره قال وما اوديت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى هذه عند الله هذه ادخره لكم قال هو خير وابقى وهذا بيستمر معك هذا طبعا قال للذين امنوا على ربهم يتوكلون فيحصل هذا يعني خير لهم. والذين يتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون. يعني وثلاث الذين يتنبون. لهم وللذين يتنبون كبائر الإثم يعني كبائر المعاصي تنادى. والفواحش يعني حتى قال يعني ولو حصل منها بعض الهفوات يعني الصغائر. والذين يتنبون كبائر الإثم والفواحش. ها الفواحش يعني الفوحشي الكبيرة. الفوحشي الكبيره لا ربما جعلت فيها يعني اشياء خاصه من كبائر هذه زادت بعض مرات بعض الفاحشه على الزنا مثلا كبائر الاثم والفواحش يعني واذا ما غضبهم يغفرون اكثر عده كال عد هذا واذا ما غضب وإذا غضبوا بيغفر بيسامح وبيعفوا هذا قال وإذا ما قال لكن قال ما قال وإذا غضبو يغفرون وإذا قال هم وإذا ما غضبو هم يغفرون قال هذا علم المؤمنين بيهم كذا المؤمن كذا المؤمنة ذي إذا غضب بيغفر خطة. إيه كأن خصا بهذا الأمر حين يقول وإذا ما غضبو هم قال يعني كأن قال هم ذي بيغفروا يعني ما ما ما غيرهم لا هذا كان حين يقولوا إذا ما غضبوا هم يغفرون هم ذي حين يقول لك إذا غضب هو ذي بيغفر يعني ما غيره ما بيغفر هذا ما هم امن فقالوا إن إيه تخصيص لهم فهذا من صفات المؤمن إنه بيقف عند الغضب قال بيغفر لأنه اي يعني, بي يعني بيؤمن بالله بيدري بقف بقدرة الله علىه ويمتثل كلام الله لو في حالة ما هو. لو حالة هاي يجب كفمه ما, ما خلاص ما بيخرج عن دوره يعني ويفسد ولا يظلم ولا يطرأ. الإنسان عادته كما غضب ظلم. خصوصا إذا ما قدره ولا تمكن. يعني إذا اعتدى عليه واحد وهو قادر وهو قادر على انه مثلا يعني ينتقم. فبينتقم باشد. خصوصا أثناء الغضب. أثناء الغضب ينتقم الإنسان باشد. فقال هذا ما طبعا إلا المؤمن فلا اذا غضب قالها هدي بيمسك نفسه هذا قال هذا خاصه في المؤمن لانه ما يعني إنه لا يقول ما بيرده يعني عد بشيء بيمنعه اكبر من كل شيء والله الله. الله. نعم حتى لو كان غضب كيف ما كان هذا هذا يعني هذا قلنا لكم في الواقع الإيمان الايمان الايمان صدق وصدق اديه بيبيين حين واحد عايش في في ثورة يعني عجيبة في نفسه ورجع يمسك نفسه لله أما ذي هو كما غضب وتحارب وسواء كل شيء فلا يعني ما عد حافي ربي وأن بلاك ما هو سالي ما هو ما هو الإيمان الصدق الإيمان هو يمسك واحد إن يمسك واحد نفسه يعني ما يتذكر ربي لو غضبك ما غضب يتذكر ربي لأن في الواقع إن الإنسان بيسترمسك نفسه اكثر غضب ونالكم لو يجي واحد عند ناس عند واحد ظالم ولا يعني عند واحد بيبطش ورجع ما عمد ناس على شيء يجيوه مثل الهر وش ما قالوا بيمزك حتى الخبلان وش بعد الخبلان اللي يتحارك ملابحين فحد كمان دارنا بيجي لها صميل بيجي بيهجع ايه فما دارنا يدري إنه باجي, باجي عجب في ما ندري إذا مع الله إيه لحد كون أحد ي يعني يزيد قلنا بي يعني كأنه معك ما خلاص في فقال المؤمنين كان مهم كذا يعني فلذا بيقولوا الصبر الصبر من يعني, الرأس من يعني الصبر من الإيمان منزلت الرأس من الجسد لا بالصبر ما بشيء إيمان ورجع حين قال لذاك ذي قال الرسول صلى الله عليه وعلى أوصني قال لا تغضب في حين جي واحد يعني يمتثل هذا الأمر أن حين عندما يثور غضبه يمسك نفسه لله هذا بايجي لأجر عليها كبير وباي توفق الإنسان إذا ان أن يكونوا يصل إلى هذا الدرجة فهذا المفروض هذا الإيمان ما هو ذاك غضب واحد ما حد يحين شيء لا هذا ما هو الايمان قال قالوا ايه نعم قال واذا ما غضبوا هم يغفرون يتعبون. يعني بيسمحوا نعم والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه لا, لا لا لا سهله في حاله الغضب ولا له بعد المؤمنه اثناء الغضب لا شيء قالوا والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم قالوا دي يستجيبوا لله استجابوا لله وفعلوا ما اراد الله واقاموا الصلاه جايوا بالصلاه بالصلاة مستقيمه كما اراد الله وامرهم شورى بينهم قالوا ايضا في هذا الامر يعني هذا قال الشورى يعني من اشياء الشيء اللي بينجح بي الامور سبب كبير لنجاح الامور ان التشاور ما بيننا نعم قالوا ما عاد بيقدم هذه لأن قد يكون يخفى على الإنسان أشياء ما ينتبه لها إلا من شخص آخر. نعم. هذه الآية من سورة اللواء رسول الله. لا ما هي أولًا ما ذكرها ما رسول الله أي أما بالنسبة للإمام إحنا بنقول أيضًا الإمام المفروض إذا بالإمام إذا إذا بالإمام المفروض إنه يأكل يستجير الناس ويستيق يعرف آراءهم لكن ما القرار هو حتى الإمام. ذي بدون ومنذ إنه يجي مع الأجيال يعرف ويدري بالالتصرف الحسن لكن الت يعني اختار هو يمشي ما هذا قد ناس مفسدين ما يرضى الله بعض الأشياء العرب فقال له ما يعني الإمام القائد المفروض انه هو مناسب إنه يكون يستشير الناس حتى يحصل على الرأي الأصوب لكن اذا قد عزم على راي يعني قد إيش قد قد عرف رأي فما بده ولا فا عباس لما حمي ما بشير عندك ما بشير شورة وما بلا يروح يشده وقدره هل هو الحلوة عبتها بشورة منك من عباس بشير امام علي ثمات الرأي وانو حيمتها علي عليك ان تشيرني وإلا ما ادعسك نعم فلا تعطين يعني تشير علي اذا رضيت ولا اذا ولا ولا ما رضيت فانت قال والذين استجابوا لربهم أقام صلاة أمرا من شر بينهم ومن ما ردقناهم ينفقون. بينفقوا؟ قال من أش من ما أعطيناهم. قالوا أن تفيدنا ما يعني ما ما وضروري يدي الإنسان كل ما أش يملك. قال من ما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أقينا عد ما قينا هذا. قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون مدحم أنتبه. قال مدحم هنا أنه إذا جاء حظلا ما بينتصر. يعني بانتقموا لاحظوا الحين جلاجي لناس تعرض. قال مدحهم بالنهداء حظ ظلمهم بانتقموا وبيمدح في كثير من الأماكن بيقولوا ان المفروض إن... احسن لواحد انه يعفو مم. العفو احسن مم. قال ايه ف... قال كيف ال... يعني كيف بان بين هذه الآيات مم. قالوا بان يا محمد الجمع بين هذه الآيات حين يقول ده صاحبهم البغي ينتظرون بس المواد تختلف يعني أحيانا قد يكون الانتقام وع يعني وال والمجامع أفضل، بل أحيانا قد قد تلزم الإنسان، مو. وأحيانا بده أفضل إنه حد يصبر ويعفي، يعني في البرق إذا مثلا قال جعل... تدا علينا مثلا ليش ال... ال... ال... ال... الكفار ولا الناس قبائل في الأرض ورجع نسكت بحيث نحنا إذا سكننا وصبرنا بيزيدوا و... وي إيه وي يحرض الدين، فلا و... معناه وقفون، انتثروا. حاجة حاجة نعم كأن أستاذ القاعدة القاعدة إذا بدأت تخرب على الدين إذا حاجة بدأت على الدين فلا لا تصبر الأحسن أنك تنتفك فلذا قال الإمام الهادي إذا مع الأعداء إذا, إذا ما قال وإذا أصابهم الباقي ينتصرون هم ينتصرون يعني كما جاء من الأعداء على هم عدوان بيقوموا ما بيسكتوا يوقفوا ضدهم هذا قال هذا هذا, هذا مطلوب ومدحهم لأنها مدحهم اما اذا جاءوا مثلا فيهم مؤمن ومسلمين فيما بينهم يعني جاء خطأ عليه ما عند أنت، ما تنتقم بها تنتصر للإسلام والدين هنا احسن لك انك تأفو تجديد لك هنا العفو ولك درجات مباعفة يعني اذا عفو ولو لك حق انك تنتقم احيانا لكن العفو افضل بكثير فلذا قال حكا دمير مطير حكا دمير مطير يعني قال ان على عليه هذا نعم هو جوهر الاجه اذيبين لنا اجلاج تصادم انكم هنا مدح أذي اذيب انتصر قال ولا قال ايش والذين اذا أصابهم البغ هم ينتخبون مدحا من ينتصر واحيانا يمدح ضعفو زي نلاحظ أن سياق الآية بعد آيات في أمر الجماعة، في أمر أنهم الش... شربا بينه، وأنهم شربا بينهم، والمرضى اللي هذا في أمر الجماعة. يعني كاستكادي يتعلق بالجميع أه... أيوة، عدو في ظن تلامه فين في الجماعة. كذا هذا ضابط. إذا... إذا هو إذا كان فيه ضرر، إذا كان فيه التعدى فيه ضرر على الإسلام، وسكوتك فيه ضرر، فال... يعني فانزل عليك أنك يعني تنتصر وما دحى الله بالإيش هذه انتصر ويدفع. ما يسكن. لكن بالنسبه لحق شخصي ما يتعلق بذره على الدين فالاحسن الواحد العفو فقال والذين استجابوا لربهم قال وجزاء سيئه والذين الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون لكن اختيار حتى بهذا الانتصار قال لا يتعدى واحد يتعدى يعني يعني إذا ظلمت تتعيت تنتظر مثل ما فعل لا تضيط لا تطقى انك أعتدى عليك. يعني إذا اعتدى عليك لا تضيط فالاعتداء نعم فلذا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني إذا حد ساعك بأمر سيئة مثل ما كان فانها السيئة احنا ما يشتغل معصية كان السيئة لأن يذب إذا حد أوجعت فوجئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واثرها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذا لحامل هذا ما ولا الغضب مع الصلح. في بقى بقى وإذن الذين إذا سابهم هم ينتصرون. ما في سياق نبغي إذن إذا ما بيقولوا ما مدوحين بعضهم في الواقع بعضهم مفسرين كثير منسوخة منسوخة بأن أحسن لكن هنا الحين كل الذين إذا صابهم هم ينتصرون ويرجع يعني بيقول ولا ينتصرون لا, لا يا بس ما أنا لا اللي كانوا خلينا زين مثلها ومعصية يعني على حين قد يكون مثلا معصية اسمع حين يجي واحد يعصي معصية وباتمع في الدين مثل ذي بي يعني بيثير إذا ردهم يعني, شيء يعني حاجة تردهم ما ما أنهم يزيدوا إلى حتى الظلم حتى لا حتى هذه لا تقوم تتذكر لا تمسيد أنا هات سببها لأن لا أنا ممكن لا تمسك بالبهارات تمام لأن هو مال قتل حنجب باي كلهم ويسو يستأصلهم ولا ما قتلوا ما في القتال بالنسبة للناس قب يعني بيريدوا الأشي مثلا على مثل من البيت كلهم يستأصلهم سار حرب الدين ولا ما قصروا قال والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون فقول لهم الظاهر نعم مذوحه هذه إذا جاء فيها اهل يعني احفاظ على الدين فيها افضل انها اجمع انها فيها احفاظ على الدين ومصلحه الدين فور أنا انا الأفضل هو المطلوب وما بالله للشخص نفسه فهو ينتصر مسألة حق له مسألة مساله حق ينتصروا حق له بس يعني ترى إن كان مساله مدافع عن الدين والله لاجل الدين فالانتصار أفضل ولا المدعو وإن كان مثل شخصية فهو ينتصر يعني لها الحق في ذلك بس <تصفيق> <تصفيق> تمام لكن وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني إذا لها الحق في ذلك ولكن ما في الإجزاء ما في مثل سيئة يعني حق شخصي ما لحق الله أن يكون مثل ما مثل الاعتداد وقع عليه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأسرح فأجروا على الله فيما يشتهناه يعني كأنه الشقطية، نعم هذا سبب كلها. ماذا؟ إذن؟ فمن عفاه أصلها إذا إذا إذا قلنا لك كأن الكلام الأول بجملة جملة. إنه قال وإذا صابهم الضغيهم ينتصرون. هن بالنسبة للإذا جاء ليجي الحفاظ على الدين فوا هذا الشيء ذي شرع الله حتى شرعه. وإنه مسألة إنه الجل يعني يعني ضرر شخصي في عنصره حج له. لكن الان صار بحيث انه لا يتعدى فاذا قال بعده وجزاء سيئات سيئات من الله ما له حق انه ينتصر ولا ينتقم الا مثل ما ايش وقع عليه فمن عفى فاذا عذ افى افضل ومن عفا واصرح فاجره على الله يعني اجر عظيم حتى انت تقول ما بالله على الله ما قاعد احد ما بالله من عند الله يعني كان من كدرته من من هذا الاجر رسول الله حفا عن نعم هذا نعم ذا هو ذا مطلوب قلنا لك بس يجيب مستحق ولا لا ما هي مسألة مسألة قلنا هي مسألة ذا وشي لأجل الدين يعني إذا ما بلا مسألة شخصية وعفّث فلي أني أنتقم مثل الضرر اللي جاء عليها فإذا عفّث فهو لي وأجري على الله لا قال لكن إذا المسألة تتعلق بالدين لا ما علاقة في وصله إذا كان بعضهم رضى يعني إنهم عاديين تمام هو هو فوضا بس لكن الشيء الأول إذا سبهم الرضا هم ينتصرون يعني بينتصرون إذا حصلهم قالها يعني كان إذا إذا حصلهم الظلم وبيأدي لا ضرر على الله على الدين يد. كافي. يد. كافي. يد. يعني إذا حصلهم رضى كه كه جاهض مهور لا حصله يعني قال وجزاء سيئة سيئة مثلها بل كان الكلام الكلام ينتصرون فيهم جمع ورجع قال وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني إذا جاء أحد يعني اعتدى عليك ما لك حق تعتدي عليه يعني ت تنتدم إلا مثل ما يفعل فيه فإذا عفو فمن عفو أسرح فإذا عفينا وأسرح تنتهى الأمر يعني بحيث يعني أذلت وال الخلاف وذ فقال فأجره على الله يعني ما حد ماذا مع أي عظيم ما بلا ربي باي ثابت باي إذن إن لا يحب الظالمين. مثل لا يحب الظالمين. يعني كأن عذب يبين ال يبين <تصفيق> أن العفو أحسن إن ربما الإنسان يذنب جم. ال الأكثر بازيد. في نبهنا. ما بيستر واحد ينتقم إلا ويزيد. في نبّهنا إن لا يحب الظالمين. أيوم ما حين يزيد واحد في الانتقام. ولا من انتصر بعد ظلمه فولئك ما عليهم سبيل. أذي انتصر بعد ما ظلموا. يعني اعتدوا عليه ورد مثل ما فعلوا. ما عليه من سبيل يعني ما لنا حق لا ننتقم منه ولا نتكلم فيه ولا نعيبه ولا شيء ما عليه يعني ما معناه عليه مدخل حيقول ما علينا عليه اي مدخل ما علينا ما نستطيع ان لو ما قال فاولئك ما عليهم من سبيل ما به عليهم يعني هم هم حق اذا ما بلا يعني انت كمان ايش تيقول اذا تكمل الانسان لنفسه ولا تعدى مبلغ مثل ما اتذيه عليه ما ما لهم حد إنما عاجبوه ما ل... ما حق يعني ما معنا عليه أي مدخل لا نعاجبه ولا حتى نذمه ولا نقول شيء حتى نذمه البعض بيقد يذم قال له ما أنا ولا نذمه قال نعم وما في ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق السبيل عليهم الطريق عليهم ذم معنى عليهم طريق ونا ومعنا حق إن إحنا ننتقم منهم ولا يعني ندمهم الذين يبلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق هذا الذي عليهم أي سبيل الذين المفروض نحن نعاقبهم وندمهم ونفعل أي شيء نستطيع أولئك لهم عذاب أليم مثل هؤلاء يستحقون من الله العذاب الأليم يعني في ذنك دب السبيل عليهم ولا من صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الأمور هذا يصبر ويغفر يعني ويتناهي يعني يمسح الايه يغفر يعني يمسح يمسح الاعتداء مثل لو ما حصل شيء الغفران كانه ادال مثل لو ما حصل الاعتداء كان هذا قال ان ذلك لمن عظم الامور هذا من يعني من الامور الاج يعني هذه هي مهم جار يعني هذه يقولوا عزائم الامور ومن يذلل الله فما له من ولي من بعده اذا الله خذ الانسان خذله بمعنى يعني قلنا خلاص يعني ايه حرمه من أس... يعني من الألطاف فما له من ولي من بعده فما عدا حد با يمكن ينفع إذا الله نعم حرمه من ايش ما عدا حد ما عدا حد با ينفع من بعد ربي وترضى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردي من سبيل قال برجع ياء فإذاك أنك ده... إيش... ذي أشي الله كان كده في جهنم وكانك بتره كان الوسر الظالمين لما رأوا العذاب وحين يرى العذاب رجع قبل فسر كيف حين رجع يرى العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل با يسبر نرجع اي, أي طريقة هيسبر نرجع ونسويش ما بي اي طريقة يقول هل الى مرد من سبيل هل هناك سبيل هل هناك طريقة للرجوع للرجوع للمتحان بس ما هو رجل يدخلوا من الجنة بس يعني با اي طريقة نسويها يعني كان احنا مستأدين فالأيه أي حاجة مستعدين سويا ونح... ونرجعون على الدنيا ونقول ونقعد... نتكلم مثل ما بنسوي ذلحين ما هن ما بالله مستعدين يفعلوا أي شيء ونجيه من إيش من الجهالنا من... من... من... من... من... ويدخل مالجنة لا وهم يرجعون للدنيا مثل ما نحن يعني ذلحين نحن ذلحين في النعمة أجرهم ذلحين هذا هنا الآن في الاش... في الفرصة أي هذا بيتمنواها ومستعدين يفعلوا أي حاجة نحن ذلحين هي معنا وبع يمكن أي الإنسان يعني مبلغ بيتمنه أن يرجع من التكليف، التكليف ورجع يتكلف غور وانقله في مثلنا، في ذلحين أيضا هي نعمة كبيرة. جو الآن ذلحين هذا الإنسان في في مرحلة التكليف، بإيش تستطيع الإنسان يجي بنفسه، بيستطيع إن الإنسان الإنسان يصل إلى النعيم الدائم ويستطيع إن ينجي نفسه من العذاب الشديد الذي لا يوجد أشد منه. عاد مع الآن فرصة. في ذن يعني يستفيد واحد يعرف انها نعمة كبيرة ما بعدها فلا عاد يفوت هذه النعمة برجع يعني ايش برجع يتمنى لو يعني بقى يسويه شم ما يسويه هو يرجع هو يرجع ايش يدري واحد الآن بالنعمة هذه وفيا ويستفيد ويتعاف قد هذه الآية نفس قد ينتفع بها الإنسان وجيه يتحدد مصير آخر للإنسان قد جيه الإنسان منها نعمة يعني قد هذه المفرض يتامل فيها وتحدد مصيره إنه يرجع إلى ربي ويصلح أعماله من الآن ويهيئ ويجلع عن المعاصي مهما يعني يعني لا يعني لا عدي فكر فيها نهائيا يتأل عنها تماما ويكره أن يعود إليها ذلك ما يكره أن يعيش يعني يرجع في النار فالمفروض نحنا نستفيد من من هذه الآيات ونتعبر والله سبحانه وتعالى ييجي لنا فرصة وما يعني ولا أستبعد إن نحنا نرجع نرجع نسألنا ربي واحد واحد إذا مستفدنا منه ما أنتوا بيجي حصل كذا حتى عن كل شيء، كل النعمة بنحصل عليها في الدنيا، كل تذكير. من ذن هذا في هذه الآية، حين نقرأها الآن ونسأمها ونقيم معناها وما نستفيد. ويجي هذا ييجي مسجل علينا. إذا استطاع الإنسان يستفيد من هذا ويرجع يستفيد من هذا الفرفة ويرجع إلى الله. برجع يحاسب على كل شيء حتى على مثل سماع هذا الآية وانتباه هذا الآية ولا يرضى. ما إحنا قلت قلنا كلام يعقله، ما أنت قلت قرينا كلام، ما أنت قلتني عندك فنسأل الله على الهدايه والتوفيق صلى الله وسلم على محمد وعلى آخر. اله الىنا و عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الله محمد وعلى اله في طيبنا الطاهرين سورة الشورى صفحه 488 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتراهم يعربون عليها خاشين من الذل ينظرون من طرف خفي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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله عزب الله من الشيطان الله الرحمن الرحيم كنا في آخر آية قال وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل هو با يمكن نرجع إلى دار التكليف، إلى امتحان من جديد بأي طريقة، هل إلى مرد أي من سبيل هل, هل هناك من سبيل به يمكن يعني كانوا مستعدين يس يسووا أي حاجة ويرجعوا إلى التكليف، فقال الله قال وتراهم يعرضون عليها خاشيين من الذل، قال بتراهم يرجع يعني بقى يعني بيرواهم هم يعرضوا على النار قبل ادخالهم النار كأنه هم خايفين خاشئين كأنهم ما عددوا ولا حركة بيقولوا خاشئين يعني ما يتحرك يقولوا في في الصلاة نحن قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه يعني ما عم يتحرك في الصلاة هوا قال خاشعين يعني جالسين يعني ما عد يتحركوا يعني خوف شديد قال يعني ايش وذل فيهم وخزي. لأنهم عرفوا واش بايجوا مصيرهم وعرفوا ايش يعني يتأكدوا من جرائمهم وانها باتع تق... وانهم ايش بايجوا بتضحوا امام الناس فقال ينظرون من طرف خفيزة حتى النار يعني من شدتها ما بيجدموا يبسروا لها في الحين واحد خايف بتهدده فيه وقال كذا ما يتناوسه نزل راسه ما كنا يبصر له الذي ما صوت ولا حاجه ابته يهدده بها قال خايفين ما بلا بيقول فذي حبي طرف يعني من طرف خفي يقول بقي يبصر ينظر نظره بيختلف نظره تاليه ولا يوجه كان بلا بيختلف نظره ولا كره يخاف ويقول ف النبي يعني بيرج راسه ويسترق نظره حين قال من طرف خفي يعني يقبله له ننظر خفي نظرة خفية كذا هذا من شدة الخوف هذا الذي الذي الآن ما بيرضوا ويتعنتوا ولا بيباله ولا يحينه ويقولوا سهل يلا عجل يعني نريد الآه إذا به حساب ولا عجب نحنا بدنا نجي ذالك إذا هو صد. قال برجع ترا كيف بيجو حالهم هنرجع قال يرضوا على النار خاشعين ما عيدوا قال ذي بقوم من الهرد ولا عيد دي حركة من ينظرون من طرف خفيف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم فيقولوا هذا الخاسر الذي يخسر نفسه هذا يخسر نفسه وأهله يوم القيامة هذا له خاسر أي خسران غيره ما هو خسران أي شيء يتعوض لكن الخسارة هذه صدق خسارة النفس وخسارة الأهل خسارة النفس حين جمت واحد في جهنم محبوسه مسجون ومعذب في عذاب واصل هذا خسارة الناس خسارة الأهل حين يفرق بينه وبين أهله إن كان أهل الصالحين باجهم بالجنة ويخسرهم وإن كان أهله طالحين أو ببسدين بيتعذبوا وبفرق بينهم فقد بخسارة على كل حال فقال هذا الذي خسروا نفسهم وخسروا آلهم وهذا الذين هم قل قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا الخاسرين هم الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا هذه هي خذارة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم؟ يؤكد إن الظالمين قال الضالمين قال ألا إنهم في إيه؟ قلنا رقم هذا في أدوات التوكيد. ألا وإنا والجملة الإسمية ألا إن الضالمين في عذاب مقيم؟ عذاب مقيم يعني إيه مستمر ما له ما ينقطع. وكأنه استعمال الأدوات أدوات التوكيد لان حين ما يبالوا الناس مثل حين ما أصدقوا كأنهم قال بيأكد لهم لانه بيقول لذلك يا إنكار في اسلوب بيأ... التأكيد يعني مناسب أن يؤكد الكلام وأنا بنعتقد أيضا حتى بالنسبة للمسلمين مناسب لهم حين كيحنا بنتحاول ويدكل لنا النار وما تقول لنا ما كان أصدقوا في ربي بيجي لنا أحيانا قسم قسموا ويجيب تاكيدات ندري كم ساليب للتأكيد؟ يعني اللي جل حالكنا ما كان نحنا ما وصدق، كان احنا ما مصدقين وحتى يعني بالنسبة للمسلمين. قال وما كان لهم من أولياء ينصرونهم؟ ما عاد بحد استجاه هناك واصحاب ينصرهم. ما عاد هنا فعلم أحد. هنجب دماء يعرضوا عليش على إيش على وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ما بلا رب ما حد نظر لهم من الله ويمنعهم من الله ومن يضلل الله فما له من سبيل أذي يحضله الله أذي أذي ايش, أدي إيش. أدي معي. يعني أذي الله ولا يعني معي يوفر لها الأرطاف ما يجيلها يقول الخذل عنه خضل عنه ومن الله فما له من سبيل ما يمكن يختدي. قلنا لكم هذا لأنه في الواقع نحن محتاجين وإن كان الإنسان قادر على ان امتثل لكن في الواقع عاد في حاجة أوه. إلى أجل إلى لطف الله فإذا ما يمع هذا لطف فقال ما يعني ما مع السبيل إلى أجل إلى, إلى طريق النجاة استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا الآن يقول للكفار يقول يعني استجيبوا الآن بخاطر من الله استجيبوا لأيش لربكم لدعاء الله قبل يأتي يوم ما يمكن أحد يرد قبل أن يأتي يوم قالوا بقول من الله يأتي يوم من الله ولا مرده ما أحد يمكن يرده هذا قالوا من من الله جههم اتعلق بأيش يأتي قبل أن يأتي يوم من الله لا مرده يأتي يوم ماذا حد يرد يوم الحساب ما حد يرد ولا حد يوقفه ولا قالوا ايضا ولا له من الله ما يمكن ان الله يرده وش يعني ما يمكن ان الله يعني ما يمكنه يعني يمنعه ضروري يقع قبل يجي تجيبوا يعني قبل يوم القيامه لأنه يوم القيامه خلاص ولا الوقت يمكن احد يرد هذا الامر لا احد يعني لا أحد من المخلوقات لأنه لا يستطيع. والله لانك يمكن يتخلف فلا يمكن الله ان الله حتى الله يعني إنه يوقفه. لا مرد له من الله في تحتمل قول لا مرد له من الله يعني ان ياتي يوم من الله لا حد ما حد يرده هذا معنى ولا نجعلهم يعني لا مرد له من الله يعني ما حد يرده ان الله, الله ما يرد يعني معنا ياتي يوم ما عاد يعني يجيب ربي ولا عي ما يمكن ربي يرده ما <تصفيق> يقعد ما يمكن ايش انه ما يقعد هو الاول كان لا منه يعني يأتي أنهم لا رد ما حد رد من الله ما, ما, ما لا لا ما رد لهم من الله يعني ربي ما هو رد يأتي من الله يوم لا ما رد له المهم إن الآن قال قبل يوم ما يمكن ان يعني هذا اليوم ضروري يقع ولا يمكن أيه يتخلف هذا اليوم. ما لكم من إذا وقع هذا اليوم ما لكم من ما يمكن مكان تلوذ إليه ولا تتحصن فيه. ما عاد في شي مكان تحتمي فيه في يوم القيامه ما لكم من ماجي اليومين وما لكم من نكير ولا على حد يسيح ينكر لاجي ما لك شي يعني ما حد جاي ينكر اذا جاك عذاب ما عاد قال ولا حد يمكن يستنكر على العذاب اللي يجي لك اذا انتبه قبل ايام ما حد يمكن يحميك في يوم القيامه ولا حد يمكن يستنكر على العذاب اللي يجي لك يعني حتى الصياح ان حيث باي يفايح لجلاك ولا يقوم يستنكر قال ما عدا حاج ايه مستنكر هذا قبل إذن قابل قال ما لكم من ملجع يوم ايذن وما لكم من نكير ولا حاج يستنكر فإن أعرضوا قل يعني استجيبوا الآن فإن أعرضوا مع هذا كله فما أرسلناك عليهم عفية بقى. ما أنت ملزم يعني عليك متراغب ملزم أنك ايه تجعلهم يؤمنوا بلقهم بس نطلع بعد الآية إن عليك إلا البلاغ ما عليك إلا البلاغ بعد مع هذا كله إذا عرضوا ورفضوا لا إيمان فما أرسلناك عليهم حذرا ما جزء ما توكلنا بلق. تجز من بلا ما بلاغ بلغ مو به يعني كأنك قد أنتك تبلغت بلاغ كامل ما عد على شيء إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا ألقنا الإنسان أرجعناك الآن إلى الإنسان تبجي إليه يعني تفديه مع الله وإن اذا أذقنا الإنسان منا رحمة فريحة بحفظ كيف فرح الإنسان بالنعم هذه له عافية وكل يفرح به لكن ما بذكرنا شيء من الله النعم هذه له فلذا وإن تصيبهم سيئة وهي بسبب ما قدمت ايديهم أيضا وإن تصيبه السيئه إما حاجة إما مرض أو فقر أو أي حاجة وهي بسبب عمله حتى وهي بسبب عمله فقال إيش؟ فإن الإنسان كفر ما عاد يعني إيه ما عاد يعني ما عاد يتذكر انها من ربي، يعني كأنه ما بلغ تهاجيم، يعني ما بيطلب الله، فيس إنه يطلب الله إنه عيدها يدها، إذن عادت الإنسانة، وأنت سبم سيئة بما قدمت أيديم، فإن الإنسان كفر استنى، ما عاد يتذكر إن الله كان منع ملاهق. يعني فترة طويلة وقمال محقه وجاء له ايش مصيبة ما بيرجع يرجع على المصيبة ويدري ان الله هذه بنعم عليه ويرجع يرجع إله وسأله يرفع عنه هذا قال فإن الإنسان كفور فأني بطبعه اشتري ان الكفور ما بيشكر الله على النعمة الله بنعم عليه واصل وإنه لكم النعم أيضا نعم كبيرة ما بلا الإنسان ما بيشعر كما استدامة النعمة قال كتب واحد رساله قال انه مرض مرض يعني احتاجاه فيه ضيق في التنفس روحه على المستشفى ورجعوا له علاج قالوا ما يمكن لا مدري بكم يعني يعني مبلغ كبير وهو رجع استعمله واحتان ورجع قال رجع بكى قال ايش يعني إذا حين نحنا نجي نحنا نرد مرتاحين للطبيب، بقول هذا العلاج بقال الدين مدركة اللي هب علاج يخفف علينا ومدته قصيرة، وقول لنا في نعمة الله، بنتنفس ولا بنتذكر، نستعد قد واحد كم مدة؟ بقول يتنفس ده لحظات قليلة، وقول لنا في نعمة الله بنتنفس ولا بنتذكر نستعد دي واحد كم مدة بقول يتنفس ده لحظات قليلة وقول لنا في نعمة الله مدركة ما بنتذكر، نعمة إن الإنسان يتنفس اشتاكي ولا شيء ولا يشتكي العلاجات ولا شيء، هذا مثال، والله كل نعم نعم ما جه الإنسان عنده. نعم في نفس الإنسان فايش فالمفروض أن الإنسان يقبل على باعة الله وفي كل وقت شكرا على هذا النعم حتى قال قال الأمير الممني اللو ما هناك إيش جنة ولا نعم المفروض ان الإنسان يشكر على هذا النعم تقول كيف كما حد نفع عكس كما حد أدتها معروف كيف بتقوم ما راحهم بيضحوا روزملي مع معه شخص لجل إنه لما به شيخ مخلص مع دبيره توفي لحاله اللي بنفعه هذا الله اللي بينفعنا في كل حياتنا يعني من قبل ايش يعني قبل الولاده في احنا في بطون امهاتنا ورجع بعد الولاده وهكذا يعني يتابع النعم فالمفروض ان الانسان يشكره وكما قال الانسان ولا بيذكر قال نصيبها ما عبت لها انه ايش يرجع حتى المفروض ان المصائب كنت تذكر الانسان انه يرجع الى الله اذا حصل له اي مصيبه نقص المال ولا نقص الصحة ولا اي مرض ولا اي شيء فيرجع في الى الله ويصلح اموره هذا المفروض انه يفعل هذا الامر لكن فعند الانسان كفور يعني بيجحد بيجحد ويقال كأنه يعني ما بيشكر الله على النعم لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء الله مالك في السماوات والارض وهو المتحكم في الاشياء يخلق ما يشاء ايش ما بدي يخلق, يخلق يعني لأنه هو يعني المطلق التصرف يخلق ما يشاء, لمن يشاء, لمن يشاء الناس الناس. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور مثل قال في الناس فيع بالميشاءنا يرزق واحد اناث فقط ما يجيله الا شخص آخر ما ما بلا لا متحكم به ما هونا وبعض الناس, الناس قالوا هبل ذكور و يعني هبل من يشاء اناثا هبلك بعض الاشخاص هبل من اناث فقط ما يجيلها ذكور وياب من يشاء ذكور ما يجيلها اناث ورجع قال او تزوجوهم ذكرا و اناثا والله يزوجهم يعني خلطهم ينوعهم يزوج يعني ما معنى يزوجهم يعني زواج زوج يعني ينوع قال والله ينوع الواحد هبل ايش ذكور وإناث، وكمان ذي في إيش في كثير من البشر، فالله هو المتحكم في هذا الأمر، هو القادر على كل شيء، هو الذي ينبغي أن نكون أن نرجع إليه. قال يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناث. عرفناه يعني يزوجهم يعني ينوع لك، إيه يجعل لك ذكور ويجعل لك إناث. ما مشي مش الزواج على عقد عقد الزوال أو يزوجهم ذكران وإناث. ويجعلوا عدمها. ولا أحد إيه؟ ما يشاء ادمه و لا يجعلوا ما ما شيء اذن اربع حالات ما يجي لك ذكور ولا يجلك يجي لك اناث ولا ما يجي لك يعني منوع و ما يجي لك فالله هذا الذي بيتحكم في هذا كلها فاذا المفروض ان الناس اي توجهوا بالطاعه له و يتركوا ما, ما سواه قال انه عليم قدير حتى في هذه التصرفات الله عالم بالمصلحه وبالأنسب أتل الناس للشخص ولكلهم يقول أنت هذا الأمر وقدير ما أحد ما نعلم جاهز يبلغ واحد كذا وقل كذا كذا على ما يشاء لله ملك السالاء أو زوجهم بكرا وننواناث ما يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل عندكم أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فيوحي نعم فيوحي قال إنه علي الحكيم. قالوا إن اليهود قالوا النبي فالصحي إذا أنت نبي يخذك كلم ربك فبهي كلمة ولا لا حتى قال ما ألقى. قالوا ألقى لا ألقى يعني فلا تنتو ياهو تجابر تسلم أنتو ياهو استوى لقا يعني كان مشتى من الحج وجزم بيسبر يروح واحد وتكلم هو يعني هلا كله فقال الله نزل قال وما كان لبشر أن يكلمه الله ما يمكن لبشر ان الله يكلمه إلا أحد بطريقة من ثلاث طرق إما إلا قال الله وحي هذا الوحي الأول يعني إلهام إلهام له لا ما يشتى الوحي يعني أن الله يكلم ما يمكن الله يكلم شخص من ال... يعني فرد من البشر إلا بأحداث ثلاث طرق الأول عن ال... الواحد يوحى إليه يعني كيف يوحى إليه يعني يجعل فيه فيه إلهام يلهمه يلهمه والله بطريقة الحلم. منام منها ها؟ منام من الله بطريقة الحلم نعم يعني يجعل في قلبه هذا شو؟ ما لا ما بيشي كلام ما بلا على أحداث ثلاثة قال فيها واحدة إما يلهمه إلهام إما إلهم الهام في الصحة يعني وفي, وفي اليقظه ولا في المنام مثل الم... ما حصل في أيش في مريم أبنة عمران ما بلاء جاء لها إلهم هكذا إلهم من هذه حط ابنها ما ربما أنه بيجي جناعنا حتى يميزها الإنسان من, ال... من الهواجس والروابع <تصفيق> إيه؟ فهنا إذن هذا طريقه من الطرق هذا إن الله يتكلم يعني يعني يوجه إلى إنسان توجه عبر الإش الهام هذا الطريق الأول، دي قال وحيا لأن بيقولوا يعني كأنه رمذ إله ولا أشهر إله ولا فهم هذا الكلام، هذا الطريق الأول، قال إلا وحيا أو إش أو من وراء حجاب ولا يجي يسمع كلام ولا يراه، ولا يراه، مثل ما حصل في إش في موسى عليه السلام، سمع, سمع يعني الله خلق الصوت وسمع. بيس يعني بي بي يخلق الله الصوت ويتكلم مع موسى ولا بي ولا بي راع إيش ولا بي الله يعني ما يمكن مع يراه ما يمكن الله يراه يعني حتى هذا الطريق الثالث والله يكلم يعني يخلق الصوت حتى يسمعه البشر يعني إنما إذا هذا الطريق الثالث إما أن يجيء فيه إلهام هذا الطريق الأول سواء يجيء له الثلية تضعه في المنام والطريقة الثانية أنه يخلق الصوت ما يحتاج إلى واسطه من الملائكة ولا هي. يخلق الصوت ويسمع للأش البشر ويتكلم على هذا أما النهراء ربي ما يمكن يستعير فلذا قال أم أش وراء حجاب أو يرسل رسوله ولا يرسل رسول الرسول يعني واحد ما ملائكة الله إذا يكلم شخص يرسل رسول وهو مثل جبريل إلى الشخص إلى مثل نبينا محمد وهذا ليه يعني هذا تكلم الله إذا تكلم الله ما أما النهر يلقى ربي في هذا هذا مستحيل. ونرى هذا لأن أرادوا طلبوا منه هذا. قالها ما فانزل وانزل الله هذه الآية أو يرسل رسولا أو يرسل الله رسول طبعا من من من الملائكة. فيوحى بإذنه ما شاء. فيوحي إلى الرجل هذا الذي من البشر ما شاء الله. وهذا قال حتى أنه قالوا أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله سأل جبريل عندما كان يأتي كيف؟ يأتي بالوعي. قال من ملك منك من إسرعافيل <تصفيق> لا ولا أحد ما هم ممكن يروح حق. لا فقال النبي قال جبريل ها بيجي لي يعني بيأخذها من اسرافيل وإسرعافيل قال من يأخذها قال من ملك قال والملك هذا من يأخذه يعني كيف يسوي يكلم من ربي قال هذا الملك الأعلى يعني بيقذف الله في قلبه هذا الكلام يعني بيحط أهل هذا الأهل معنى الأول إذن ما بلاحظة أما لأنه ما يسهل ما ممكن الرؤية ما ممكن لو قد برهم يقدم مثل باقي المخلوقات إذن أمي وراء حجاب أو يرسل رسولة فيحي بإذنه ما يشاء. هذا الرسول يحي يحي بإذنه بإذن الله ما يشاء. إنه علي حكيم علي الله علي فعالي عن أن يكون مثل المرئيات ما يمكن يجيهم مثل, مثل باقي الأشياء المشاهدة لأن كونه مشاهد بأن بأنه مخلوق كونهم مشاهد بنحكم بانهم مخلوق لان اذا ريناه يعني ما مكان يعني بيحتاج للمكان يعني بي... اذا ما بلا بن, بن... كلام يجلس الذي خلق هذا كلها بس ولا نذكر كيفه اذا ما يمكن ما يعني ما... هذا ما جدنا اصلا لكن احنا عارفين بالايش بالاستدلال بالافعال الذي فعل هذا كله الاشياء بنت واذين بقي ما في اشكال نحن نعبد الذي خلق السماوات وخلق الارض وخلقنا وانعم علينا هذا طبيعي نحن نعبده واضح أذي خلق هذا خلاص كل شيء بنوجه العبادة له يقولنا لكم ما يمكن الله أن يصير هذا كيف وينجاه هو كيف سبب هذا الامر ما يفكر فكر يا واحد أصلاً لأن ما جهده يفهمه فإذا قلنا لكم الله ما بيكلمنا عنه ما بيقول أنه كيف هو ما بلا بيقول أذى فعل وما ذي قال مرة رب كان موسى قال ربنا ايش رب السماوات والأرض الذي خلقهن كلها ما بلبيب فسر الله من الخالق إنه رب الذي خلق السماوات والأرض هذا فعل وفعل بس المفروض يومنا كلام المؤمن هكذا فلذلك من تفكر في المخلوق وحد ومن تفكر في الخالق الحد فكر واحد كيف بيجي كيف لما يتخيل الصورة ولا جسم ولا والحد كيف أو يرسله الله لا ضروري كما تو فاليونس نه ولا يرسل او يرسل رسولا ما يعني بل العلماء إلا يا لبي لا يدخل في اولا لا يدخل في هذا في نعم قال إنه علي يعني علي عن مشابهات المخلوقين وعن إيش عن إيش عن, عن ما لا يليق حكيم في أفعاله يعني يختار الأشياء التصرفات المناسبة ويختار الأشياء الحسن وكذلك أو حين روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لما قرناها ها وكذلك أو حين روحا من أمرنا أيضا أنت أنت يا محمد بيقول أنت أوحينا إليك روح مش الروح هذه أوحيها الله؟ هذا الله بيسمي الوحي الذي جابه إلى الأنبياء بيسميه روح ليس ليس؟ في الحياة يعني كان في الحياة للناس الدين هو حياة للناس قال وكذلك أوحينا إليك روحا يعني دينا وشرعا سماها الله روح عرفنا لك سماها روح لأن في حياة لأن الناس محتاجين له. لأن حياة للناس الدين في حياة للناس أو كذلك أو حين إليك روح من أمينة يعني تشريعات من عندنا هذا معنى روح يعني تشريعات من عند من أمرنا. نعم ما كنت تدري لو ما الكتاب لما قبل نرسل ما كنت تدري ما الكتاب والله ما جاء تدريف هذا التشريعات يعني أساسه الباب ولا تدري وش هو دكتاب القرآن قبل آيات فأنت حتى أنت ما أنت إلا ما يعني ما بالله أنزل الله على هذا الأمر، فإذا يفهم الناس ان هذا الأمر شيء من عند الله، حتى النبي نفسه ما كان يعرفه، يقول سبر ولا إنه اختلق الله يهب له يسبو يتسحر كذاب كذاب، ما هو أصلاً جاءه ما يعرفه، فإذا قال وكذلك أوحينا إليه روح من أمريه ما كنت تدري ما الكتاب يعني ما هذا الكتاب القرآن ما جئت عارفيه ولا الإيمان، الإيمان قلنا هنا يعني ولا التشريعات ذي. نزلنا عليك، من بالتشريعات يعني مثل تفاصيل العبادات وهذه هي هي الإيمان لأن حد الإيمان يؤمن بالله ويعمل بالتشريعات هذه يعني ماشي ما أمر الله به لأن عب يقوله عب إيمان ما هو ضروري لأن ما هو ساب الرجال النبي مشرف تقبل ما هو ساب النبي وكان في عبد الأطنام لأنه لكن بعقله كيف يقول ولا الإيمان ما كان داري بالإيمان كان من قال بلا كان يؤمن بالأشياء العقلية يؤمن بأن هناك خالق يؤمن بأنه واحد يؤمن بأنه لا يشبه شيء من مخلوقاته هذه الأشياء بجوء كل الأنبياء من قبل يبعثه، من قبل يكونوا أنبياء لكن الإيمان عد الإيمان أيضا الأفعال العبادات كلها تسمى إيمان ها؟ نعم، حتى أما العقلي هذا كل يعني هو كان إيش؟ كل نبي بجوء حتى قبل إيش؟ قبل يبعثه الله يعني بعقله يدرك ان الله خالق وإنه خالق كل شيء وإنه لا يشبه شيء من مخلوقاته فهذا كان عمر يعني يعرفه كل الأنبياء لكن الإيمان هذا إراجبها التشريعات. بكثير من التشريعات ما كانت تعرفها لأن الله بيطلق الإيمان حين على التشريعات لو ذكرتم حين قال وما كان الله ليضيع إيمانكم قال حين الناس بيصلوا بيصلوا صلاة بيت المقدس ورجعت حولت القبلها إلى مكة قالوا وهي صلاتنا ضاعت قالوا ما كان الله يضيع إيمانكم وش المراد بالإيمان الصلاة فالإيمان قد يطلق على العبادات وعلى العمل يعني العمل إذا ما كان كذاري بالعمل هذا بالتشريعات فهذا إذا المفروض حتى الناس يعرفوا ويدركوا أن هذا شيء من عند الله حتى هذا الرجل ذي ايش ما كان يعرف هذا الامور قال ولكن جعلناه نورا ما كان كذاري بالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هذا الكتاب نور نعم نور نهدي به من نشاء نهدي به نور يهتدي به من من نشاء من عبادنا من هذي نهدي به ؟ يعني يقبل أي أ... الذي will know therefore life will هو كل من يقبل هذا It will only إلى صراط by himself and אני give إلى طريق مستقيم طريق own.اساس الحق طريق exactly Además of the saloon with الطريق؟ lastly الله صراط صراط الله, إلى صراط المستقيم صراط الله. من صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض التهدي الى طريقه مش عاد احسن من طريقه طريق الله هذه خلق السماوات والارض الا الى الله تصير الامور ما هذه بيرجعش تسير الامور وترجع الأمور كلها اليه والناس كلهم بيرجعوا اليه وبيحاسبوا وكل الاشياء التصرفات فاتكون بيده فاذا هذا اذا أو هذا يعني اذا كان بهذا القدره أن طريقه بتكون احسن طريق